الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قفنا عند مبحث المطلق والمقيد مبحث المطلق والمقيد هذا يذكر بعد مبحث العام والخاص لما بينهما من التشابه لأن العام مستغرق لكنه على جهة الشمول يعني فيه نوع الصعاب والصغراق إلا أنه على جهة الشمول يعني يشمل الأفراد دفعة واحد وأما المطلق ففيه أيضا السعاب وفيه شمول لكنه بدلي إذا اشترك في مطلق الشمول اشترك في مطلق الشمول ولو كان الشمول العام دفعي وجملي لجميع الأفراد وشمول المطلق بدلي يعني يشمل الكل لكنه على جهة البدل لا على جهة كل الأفراد وكذلك المطلق باعتبار الخاص المطلق المقيد المقيد شبه الخاص من جهة الخاص له اللفظ الدل على معين لشخص او بعدد لشخص او بعدد كذلك المقيد ما دل على قيد ما جعل فيه قيد من بعيد نحو كما هو معناه في في لغة العرب اذا هذا المبحث مبحث المطلق والمقيد يردف بمبحث العام والخاص وهو من المباحث المهمة التي ينبغي العلاية بها كل اصول الفقه اذا اعتنع الطالب بهذه المباحث مباحث الألفاظ يغنيها كثير عن المتحدقة بالقياس لأن القياس هذا للضرورة كما قال لما أحد رحمه الله القياس كالميتة بمعنى القياس كالميتة متى تحل الميتة عند الضرورة ومتى يجوز الإقدام على القياس إذا لم يكن دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أن ينظر في المسألة الحكم الشرعي لمسألة ما جو إلى حكمها هل لها إذا كيوبح ثوى له في الكتاب دليل أملا حكم أملا ثم في السنة ثم هل هناك إجماع أملا ثم بعد ذلك يلجأ إلى القياس فهو كلمة فهو كلمة فإذا اعتنى وعشبع طالب العلم النظر في البحث العام والخاص والنص والظاهر والمجمل والمؤول والمطلق والمقيد والأمر والنهي هذه سهلت عليهم الكثير ولذلك كما سئت في الأمر والنهي أنهما أنه أساس التكليف أساس التكليم هذا يجعل الطالب يعتني بهذه أكثر ومبناء هذه المباحث كلها على اللغة العربية متلازمة يعني ليست ككثير من المباحث التي تكون مبناء على العقل قياس كثير منهم مباحث عقلية لذلك هو دليل العقل ومشرعي فيه نزاع بينهم لماذا للمبناء على العقل والنظر والرأي أما مباحث الدلالات لا مبناء على السماع متى يحكم على النظر بأنه عام لابد أن يكون استعماله العرب على أنه عام متى يكون مطلقا هو المطلق النكر سيانا مترادفان بينهما فرق كذلك المؤول المجمل النص كلما بحث لغوية قال رحمه الله ومنه المطلق منه أي من الكلام المفيد من الكلام المفيد لأن عطفه كلها على الأول الأول قال فإن على معين فهو النص وقال على أحد المعاني للأخير ومنه أي من اللفظي من الكلام المفيد من الكلام المفيد المطلق المطلق هذا السمع فعول من أطلق يطلق فهو مطلق والمطلق لغة الانفكاك من أي قيد حسيا كان أو معنويا الإنفكاك من أي قيد حسيا كان او معنويا هذا فرس مطلق هذا في الحسي وهذه الأدلة مطلقة تحرير ورقابة فتحرير ورقابة يقول هذا مطلق وهذا مطلق من قيد معنوي مطلق من قيد معنوي اذا الانفكاك عن اي قيد حسيا كان او معنويا هذا هو حقيقة المطلق في اللغة, في اللغة قال في حده في الاصلاح ومنه المطلق وهو اي المطلق ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة للجنس وقيل لفظ يدل على معنى من في الجنس ذكر حدين للمطلق حد الأول وهو المقدم عنده لأنه قدمه وضعف الثاني بقوله وقيل قال ما تناوله ما هذا جنس يشمل المفيد وغير المفيد يشمل المفيد وغير المفيد يتناول تناولا إذا لابد أن يكون له معنا فحينئذٍ أخرج غير غير المفيد غير المفيد ما تناول واحدا ما تناول واحدا لا بعينه واحدا لا بعينه إذا أخرج ما تناول أكثر من واحد كألفاظ الأعداد كعشرة ومئة وألف لأنها تناولت أكثر من من واحد تناولت أكثر من واحد لا بعينه أخرج الأعلام زيت فأينه تناول واحدا بعينه؟ أقول هذا مطلق؟ جواب لا. لماذا؟ لأن شرط المطلق أو حقيقته أنه ما تناول واحدا لا بعينه. فإن إذا تناول واحدا بعينك الأعلام شخصية كزيد وعمر، نقول هذا ليس ليس بمطلق. كذلك ما مدلوله واحد معين خرج بقول ما تناول واحدا لا بعينه الرجل الرجل ليس هو كزيد. زيد هذا عالم مدلوله الذات المشخصة الرجل هذا مدلوله واحد مدلوله واحد لماذا لأنه نكرة معرف بأهل إذا عُيِّن والتعريف أو المعرفة كما سبق ما وضع ليُسَعَمَلَ في في في معين ما وضع ليُسَعَمَلَ في معين إذا الرجل وضع ليُسَعَمَلَ في في معين إذا دل على واحد لكن لا بعينه من هو هذا الرجل غير معلوم غير, غير معلوم كذلك أخرج العام المستغرق فإنه يتناول أكثر من واحد بل هو مستغرق لما يشمله اللفظ ولذلك قيل العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ لكل ما يصلح له اللفظ نقول هذا مستغرق له إذا ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني بالنظر إلى الحقيقة والحقيقة هذه التي يعبر عنها بعض بالماهية ومحل المهية في الذهن محلها فيه في الذهن ولذلك بعض محده بأنه اللفظ الدال على المهية بلا قيد إذن باعتبار حقيقة كأنه قيد لك التناول هنا. ما تناول لفظ تناول واحدا لا بعين يعني مفهوم هذا اللفظ واحد يدل على واحد لكن لا بعينه غير معين يحتمل هذا أو ذاك أو, أو إلى آخره كما في قوله فتحرير رقبته رقب هذا يطلق على كل عبد هذا رقب وهذا رقب وهذا رقبة تناول واحدا لا بعينه بمفهوم أو بالمعنى السابق أن المطلق عام وشامل ومستغرق شامل لكل الأفراد فإذا قيل رقبه كل عبد يدخل تحت هذا اللفظ لكن هل يصدق على الجميع دفعة واحدة؟ لا وإنما يصدق على الجميع بالبدل فإذا أطلق على الأول انتفى أن يدخل الثاني تحته لماذا؟ لأن اللفظ وضع ليدل على واحد فقط لا بعينه من حيث هو شامل للكل فكل لفظ كل ذكر عاقل من بني آدم يدخل تحت كلمة رجل يدخل تحت كلمة رجل حينئذ نقول شمول هذا اللفظ لكل الأفراد شمول بدلي لا استغراقي، بمعنى أن اللفظ إذا أطلق لفظ رجل ولفظ رقبه نقول هذا لا يشمل كل الأفراد دفعة واحدة كما نقول فقتلوا المشركين المشركين هذا لفظ عام يدخل فيه كل من اتصف بصفة الشرك دفعة واحدة لو وجد مليون مشرك دخل تحت قوله فقتلوا المشركين بمرتبة واحدة ولذلك اشترطنا هناك أن يكون الحكم متساويا في الجميع فرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي أن شرط العموم أن كل الأفراد تكون مستوية في الحكم دفعة واحدة لا يفضل هذا على ذاك، وإذا لنتفا العموم. أما هنا ما تناول واحدا لا بعينه اللفظ من حيث هو يصدق على كل الأفراد. هذا رجل وهذا رجل وذاك رجل وذاك رجل إلى آخره. لكن إذا قيل هذا رجل حينئذ اختص بواحد، اختص بواحد. هل يدخل إذا أطلق لفظ رجل وعين مسماه أو أطلق على شخص معين، على واحد وعين؟ هل يشمل غيره ويدخل تحته الجواب لا ليس هو كما إذا قيل فاقتل المشركين فقتل زيت فعينئذ عمر وبكر أيضا داخلا تحت, تحت لغض لماذا لأن النظر هنا باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس. كما ذكره باعتبار يعني التناول هنا لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الذهنية الحقيقة الذهنية وهي المعنى المراد من اللفظ الالفاظ لها معاني هذه المعاني لها حقائق الذهن هذه الحقائق الذهنية كليا لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها إلا في ضمن أفرادها فكلمة رقبة أو رجل نقول هذا له مفهوم وحقيقة ذهنية لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده هنا التناول باعتبار ماذا باعتبار الفرد الخارج او باعتبار الذهني قال باعتبار حقيقة شاملة للجنس. يعني التناول للجميع والاستغراق الموجود الموجود في المطلق ليس باعتبار الخارج وإنما باعتبار حقيقة هذه الحقيقة شاملة للجنس التي تكون صادق على جميع الافراد ولكنها في الذهن لا في الخارج لأن الاتفاق بين الأصوليين والنحا أن الفرد الخارجي الذي يدل عليه المطلق أو النكر على القول بالتفريق أنه خارجي وهو واحد وأما مدلول اللفظ ومعناه الحقيقة الذهنية فباتفاق أنها موجودة فيه في الذهن لا في الخارج حينئذنا التناول لكل الأفراد التي دل عليها اللفظ المطلق إنما هي موجودة في, في الذهن لو قيل رجل مثلا مفهومه ذكر من بني آدم ذكر بالغ وبعض يقول حيوان ناطق بالغ ذكر بالغ من بني آدم هل يوجد في الخارج ذكر بالغ من بني آدم ليس بزيد ولا بخالد يعني شيء معين تقول هذا ذكر بالغ وليس في ضمن الأفراد تضع الذكور الرجال كلهم في جهة وتقول هذا معنى قائم بنفسه في الخارج لا يوجد أين يوجد هذا يوجد في الذهن فقط أما في الخارج فيوجد في ضمن أفراده فتقول زيد رجل لأنه ذكر بالغ وتقول عمر ذكر لرجل لأنه ذكر بالغ إلى آخرين فحينئذ المعنى الذهني الأصل وجوده في في الذهن لذلك قال باعتبار التناول هذا باعتبار جار مجروم متعلق بقوله تناول ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه شاملة لي للجنس والعصر في الجنس وجوده في الذهن العصر في الجنس وجوده في الذهن حينئذ يوجد في ضمن أفراده لكن على جهة البدل لا على جهة الشموع وهذا على القول بأن المطلق والنكر سيان المطلق والنكر سيان ولذلك بعض حده باللفظ نعم انه اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل فما على الذات بلا قيد يدل اللفظ الدال على الماهيه الماهيه ما هي ما يسأل عنه بما هي ما هي حقيقه الانسان حيوان ناطق ما هي حقيقه الفرس حيوان صاحب ما هي حقيقه الرجل ذكر عاقل بني اعلى إذن ما يصح الجواب أو السؤال عنه بما هي هذا وجوده في الذهن وجوده في الذهن بلا قيد هذا أخرج النكرة والمعرفة لأن الحقائق الذهنية إذا وجدت في الذهن اما أن يلحظ لها فرض في القائل يعني يوضع له ويوضع له معنى في الذهن وهذا المعنى في الذهن يلاحظ بمعنى ماذا أنه لا يوضع مجردا عن الأفراد وإنما يلاحظ الفرد الخارجي فإذا لوحظ الفرد الخارجي حينئذ إما أن يكون معينا أو لا إذا لوحظ الفرد الخارجي عند وضع الحقائق الذهنية هذا منطق تصبرون على إذا لوحظ الفرد الخارجي نقول هذا لا يخلو الفرد الخارج الذي يكون في الخارج مصدق مصدق اللفظ ماذا يقول إن كان معينا فهو المعرفة، وإن كان غير معين فهو النكره. وحينئذ على هذا يكون ثم فرق بين المطلق والنكره. وهذا هو الأصح من حيث الحقيقة فرق بين المطلق والنكره. لماذا؟ لأن المطلق وضع بلا قيد. اللفظ موضوع للماهيه التي تكون في الذهن بلا ملاحظة فرض خارجي. ولكن النكرة وضعت للمعنى الذيني مع ملاحظة فرض خارجي غير معين والمعرفة وضعت للمعنى الذيني مع ملاحظة الفرض الخارجي المعين في بين يكون فرق بين النكرة والمطلق طيب يبقى السؤال إذا كان المطلق فتحرير رقبة موضوع للمعنى الذيني فقط وليس له فرض في الخارج إذا ما الفاهدة كيف نفعث نحن في مباحث الألفاظ هنا كيف نبحثنا نقول الجواب أن الفرد الخارجي غير المعين يسوي فيه المطلق والنكره لكن ثم فرق دقيق وهو أن دلالة النكره على الفرد الخارجي من دلالة اللفظ على مسماه أو على فرضه بالمطابقة لماذا؟ لأن اللفظ وضع للمعنى الذهني مع ملاحظه الفرد الخارجي فحينئذ اللفظ يدل على الفرد الخارجي بالمطابقة وأما المطلق فوضع للمعنى الذهني للمهية من حيث هي هي من غير اعتبار فرد الخارجي فكيف نبحث المعاني الذهنية نقول لا هذا المعنى الذهني لابد أن يكون له وجود في الخارج لأنه لا يمكن أن يوجد كما ذكرت لا يوجد معنى ذهني لا في ضمن فرده فحينئذ إذا وضع لفظ رجل مرادا به الذكر البالغ من بني ادم نقول هذا له وجود في الخارج إذا لابد له من فرض فحينئذ استوى مع النكرة نقول لا لم يستوي مع النكرة لأن دلالة اللفظ المطلق على الفرد الخارج بالالتزام لاستحالة قيام المعنى الذهني لا في فرده يستحيل هذا لا يمكن أن يوجد المعنى الذهني لا في فرده فحينئذ استلزام المعنى الذهني للفرد الخارجي هذا بدلالة الالتزام وأما النكره فتدل على المعنى أو على الفرد الخارجي بدلالة المطابقة وهذا الذي عاناه هنا مصنب هذه بالحد السابق ولو قيل اللفظ الدال على المهية بلا قيد لكان أقصر مما ذكره لماذا؟ لأن قوله بلا قيد أخرج النكره، لأنها دلت على المهية بقيد فرض شائع في جنسه، وأخرج المعرفة لأنها دلت على المهية بقيد بفرض بقيد وهو دلالته على الفرض المعين في الخارج، وأما المطلق فهو دال على المهية من حيث هي هي، ولم يقيد بفرض خارجي، وإنما يسلزم وجوده وجود فرض خارجي، يسلزم وجوده وجود فرض خارجي. قال وهو أي المطلب ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه حقيقة شاملة لجنسه هذا احترز به على قول بعضهم عن المشترك فان المشترك يدل على فرض لا بعينه لكن حقيقة مختلفة إذا قيل القرء يدل على الطهر وعلى الحين إذا تناول واحدا لا بعينه وايضا باعتبار حقيقة لكنها ليست شاملة لجنسي لماذا وانما هي حقائق مختلفة فحقيقة الطهر مخالفه لحقيقة الحير كذلك الواجب المخير ككفارة اليمين نقول هنا يصدق على الكل يصدق على الكل فالمراد به واحد لا بعينه واذا قيل وجبت كفارة اليمين فكفارته اطعام عشر مساكين من اوسط ما تطعمون به اهليكم او كسوته او تحرقباه إذن دل على واحد لا بعينه وجب واحد لا بعينه إذن الواجب المخير هل هو مطلق؟ نقول لا هنا الحقائق مختلفة فكفارته إطعام كسوة تحرير رقبة هذه حقائق مختلفة أو متحدة؟ مختلفة وليست متحدة وأما رجل لو قلعتك رقبة رقبة يطلق على الكل والحقيقة متحدة وليست مختلفة ليس هو كالواجب المخير الواجب المخير وأنت مخير من واحد من ثلاث لكن لو نظرت في الثلاث كلها مختلفة الأجناس الحقيقة هو مختلفه وأما اعتق رقبه نقول هذا يصدق على هذا أو هذا أو هذا لكن الحقيقة متحدة لا, لا مختلفة وقيل في حد المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه في جنسه يعني غير مقيد لفظا بأي قيد يحد من شيوعه وهذا الظاهر انه اراد به على حد او على قول من يرى ان المطلق والنكر رسيا ان المطلق والنكر رسيا كما هو مذهب كثير من النحاء عدم التفريق بين المطلق والنكر يفرقون من مسجهة المسائل الفقهية لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق ان ولدت ذكرا فانت طالق فولدت اثنين ذكرين مع ها على القول بالاتحاد المطلق والنكره تطلق الزوجه إذا ولدت اثنين إيه إيه لا تطلق الزوجه اذا قيل بالاتحاد المطلق والنكره انما انهما مترادفان كما هو مذهب كثير من النحاه وعلق الحكم ان ولدت ذكرا فانت طال ان ولدت ذكرا فأنت طال فولدت اثنين نقول لا تطلق لماذا؟ لأن النكر موضوعة لواحد لا بعينه وقد ولدت اثنين لأن الشرط معلق على شيء على ذكر واحد فالكلام يكون حينئذ إن ولدت ذكرا واحدا إن ولدت ذكرا واحدا فأنت طالق، فجاءت اثنين نقول لا تطلق لكن إذا قلنا بالتفرقة, إن قلنا بالتفرقة بين المطلق والنكر إن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق ولد اثنين وثلاثة وخمس نقول ماذا تطلق لماذا لأن حقيقة المطلق هي المهية من حيث هنا كونه ذكرا يكفي كونه ذكرا يكفي فحينئذ كأن الحكم قد علق على الذكورية فوردت سواء كان في واحد او في اثنين او في عشر حينئذ تطلق إذن على القول بالتفرقة بين المطلق والنكراء على هذا المثال ذكر الفقهاء تطلق المرأة وإذا قلنا بالاتحاد نقول لا لا تطلق لماذا؟ لأن الحكم معلق على واحد إن ولدت ذكرا واحدا على التقدير فإن جاءت باثنين نقول لها الشرط لم يستوفي الشرط معلق على واحد فقط فإن جاءت باثنين وثلاث لم يتحقق الشرط لفظ يدل على معنى من في جنسي يعني على فرض شائع في جنسي هذا هو حقيقة النكرة وهذا هو حقيقة النكرة ولذلك ذهب بعض الأصولين كابن الحاجب والآمدي إلى القول بالترادف أن النكرة والمطلق مترادفان. وهذا من جهات التيسير لأن مبحث الأصوليين في الألفاظ ولا يبحثون في العقليات فحينئذ اللفظ من حيث هو لفظ فهم متحدان رجل ورقب ها؟ ومرأة نقول هذه كلها نكرة وهي مطلق كونها دلت على فرد في الخارج بالمطابقة أو بالالتزام هذا لا أثر له في أصول الفقه كون المطلق دل على فرد في الخارج بالالتزام والنكرة دلت على فرد خارج بالمطابقة نقول هذا لا لا أثر له لماذا؟ لأن الأحكام مبنها على الألفاظ هنا ونحن والشرع يبحث ماذا؟ في العقليات أو في الألفاظ في الألفاظ لا في العقلية لذلك قال ابن الحاج بإن النكرة هو المطلق والمقصود هنا بالمطلق عند الأكثرين النكرة في سياق الإثبات من باب التيسير قالوا المقصود بالمطلق الذي يبحث عنه الأصليون هو النكرة في سياق الإثبات أما في سياق النفي فهذه من سياق العموم كما كما مضى حين نعيد النكرة في سياق الإثبات التي لم يرد بها لامتنان بهذا القيب لم يرد بها الامتنان ولم تأتي في سياق الامتنان نقول هذه النكره هي المطلق وأما إذا وقعت في حيث النفي فحينئذ صارت من سياق العموم, من سياق العموم فحينئذ نقول النكره في سياق إثبات هذه ماذا لها شمول لها شمول ولكن شمولها بدني عرفتم مش معنى بدني بدلي يعني كل الأفراد يدخلون تحت اللف فإذا قال عندهم مئة عبد فقال اعتق رقبه. المئة كلها تدخل تحت اللف لكن ليس على جهة العموم بمعنى أن العتق يشمل المئة كلهم دفعة واحدة وإنما يراد به واحد لماذا واحد؟ لأن هذا هو حقيقة المطلق وهذا هو حقيقة النكرة يراد به واحد اختر من شئت من المئة فقل أنت معتق أنت معتق لماذا؟ لأن كل واحد يصبح أن يكون داخلا تحت مدنور اللف فله شمول لكنه بدلي والنكره في سياق النفي لها شمول لكنه دفعي بمعنى أن كل الأفراد يدخلون تحت اللف هذا معنى دقيق تاجله وقيل لفظ يدل على معنى مبهمين يعني على فرض شائع يقصد بالمعنى هنا الفرض الشائع في جنسه غير مقيد لفظا بغي بأي قيد يحد من كاعتق كاتقرقبه ويقابله أي يقابل المقيد ويقابله أي يقابل المطلق المقيد المقيد هذا سمة فعل مقيد وهو في اللغة ما جعل فيه قيد من بعيد ونحوه أو ما قيد بشيء كالوصف والشرط والغاية ما قيد بشيء كالوصف والشرط والغاية وهو أي في المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة وقيل ما زيد معنا على معناه لغير معناه المتناول لموصوف هو الأصل أن المقيد يطلق على شيئين المتناول لمعين المتناول لمعين يعني ما أطلق فيه المعرفة اعتق هذا الطالب أو هذا الرجل أو أعطي هذا الرجل أو أعطي هذا الطالب نقول الطالب هذا مقيد لماذا؟ كيف حكمنا انه مقيد؟ اسم الاشاره ودخول ال هذا مقيد صار مقيد ليش مطلقا هل هو كقولك أكرم طالبا لا أكرم طالبا نقول هذا مطلق أكرم طالبا نقول طالبا هذا مطلق أكرم هذا الطالب هذا صار مقيدا صار مقيدا بماذا قيل بالتعيين بالتعيين وهو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة يعني ما يكون موصوفا بالصفة للصلاحية أو بالصفة التي يعنون لها الأصوليون في مقام العموم في مقام ليس العموم التخصيص ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا هذا فيه حصل تخصيص وتقييد للسابق الذي هو القتل فحينئذ الصفة بمفهومها العام حصل بها قيد للمطلق اعتق رقبة هذا مطلق مؤمنة حصل بماذا بالصفة حصل ب بالصفة وقد يحصل بالشرط فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام حصل بالشرط قد يحصل بالغاية ثم أتم الصيام الى الليل هذا مقيد قيد بالغاية والاول قيد بالشرط والآية تحليل رقبة مؤمنة قيد ب بالصفة قيد ب بالصفة اذا المقيد تناول امرين المتناول لمعين كأكرم هذا الطالب والمتناول لغير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الحقيقة رقبة هذه كما سبق الندالة على الحقيقة ذهنية موصوفة بصفة وهي الإيمان لذلك قال لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة له ولغيره له ولغيره أعتق رقبة هذا يشمل الكافرة والمؤمنة فحينئذ إذن لما قال مؤمنة تخصص وتعيين من اتسبت بصفة الإيمان كراقبة مؤمنة كراقبة مؤمنة وقيل في حد المقيّد مزيد معنا على معناه لغير معناه مزيد معنا على معناه لغير معناه رقبه له معنى خاص زيد معنا وهو الإيمان لغير معناه الذي دل عليه اللف بل لمعنى آخر خارج عن معناه فمفهوم الإيمان مغاير لمفهوم الرقبه هل زيادة وصف الإيمان زيادة لمفهوم الرقبه أم زائد عليه زائد عليه لغير معناه ما زيد معنا على معناه لغير معناه بل لأمد خارج عنه وهو كونه كون الرقبه منتصف بصفة الإيمان ثم بعد نعرف عرف لك المطلق المقيد بين لك أحوال المطلق والمقيد وهذا أهم ما يكون في هذا الباب وهو أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد في الشرع إذا جاء لفظان أحدهما مطلق وأحدهما مقيد ماذا نصنع ما الحكم وما هي هذه الأحوال بين لك المصنف فقال رحمه الله فإن ورد مطلق ومقيد ورد في الشرع مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يتحد السبب والحكم إما أن يتحد السبب الحكم يعني إما أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم هذه حالة وإما أن يتحدى في الحكم ويختلفى في السبب ويختلفى في الحكم ويختلفى في السبب وإما أن يختلفى في الحكم ولو اتحدى في السبب يختلفى في الحكم هل ثلاثة أحوال هذه ثلاثة أحوال والحالة الرابعة لأنها باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد لا يذكرونها وإنما يدرجونها في الحالة الثالثة الحالة الأولى قال فإن اتحد الحكم والسبب يعني سبب الحكم واحد في الموضعين في المطلق والمقيد والحكم واحد والحكم واحد مثل ماذا؟ قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي. كلا نكاح إلا بولي مع قول صل الله عليه وسلم الحديث الآخر لا نكاح او رواية أخرى لا نكاح إلا بولي موشد. ما هو الحكم هنا؟ ها؟ ما هو الحكم من الحديثين؟ نريد السبب والحكم. ما هو السبب وأوله؟ النكاح. سبب الحديث الأول النكاح والسبب الثاني النكاح. إذن الكلام في أي شيء في النكاح. إذن اتحد السبب. ما هو الحكم نفي النكاح حسن. نفي النكاح اذن اتحدا حكما وسببا طيب اين اللفظ المطلق اعطيني اللفظ نفسه ولي لا نكاح الا بولي ولي هذا مطلق اين المقيد مرشد هل بينهما فرق نعم الأول لا نكاح إلا بولي يشمل المرشد وغيره فيكون مطلقا والثاني قيده بماذا بالمرشد إذا أخرج غير المرشد فلا تصح ولايته إذن ينبني عليه حكم شرعي ينبني عليه حكم شرعي هل نحمل المطلق على المقيد فنقيد قوله لا نكاح إلا بولي بكونه مرشدا لوروده في الحديث الآخر أولى نقول باتفاق أنه يحمل المطلق على فيقيد قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهو مطلق بقوله مرشد فحينئذ لا نكاح إلا بولي من كان غير مرشد من الولاة لا تصح ولايته في النكاح لا تصح ولايته في النكاح ولو تركنا المطلق على ما هو عليه لصحت ولايته ب إطلاق هذا اللغم. نعم. قال كلا نكاح إلا بولي مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد فالسبب متحد وفي بعض الروايات شاهدي عدل وشاهدي عدل فالسبب متحد وهو النكاح وحكمهما نفيه إلا بوجود الولي والشاهدين على الزيادة الأخرى فيحمل بل يجب, يجب هنا حمل المطلق على المقيد قولا واحدا لماذا؟ جمعا بين الدليلين جمعا بين بين الدليلين لماذا؟ لأن قوله لا نكاح الا بولي مرشدين هذا نص على أن الولاية لابد أن تكون في حق المرشد والأخرى أطلقت فجوزت أن يكون الولي غير مرشد غير, غير مرشد حينئذ وقع تعارض في جزئية بين الدليلين واعمال الدليلين اولى من إهماله أحدهما فإهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ زيادة فهي نسخ يعني زيادة على النص فهي نسخ وليست من باب التقييد تقييد المطلق ولكن ذكر قول أبو حنيفة في هذا الموضع قيل إنه من باب السهو وإنما أكثر الأحناف ينقلون عن أبي حنيفة الاتفاق مع الجمهور بأنه يرى وجوب حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحدى سببا وحكبا ولذلك وهم المصنفون تبعا لابن قدامى في ذكر قول أبي حنيفة في هذا الموضع بل هو في الموضع الذي يليه وقال أبو حنيفة زيادة على النص فينسه يعني لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخا للمطلق وإبطالا للعمل به لماذا؟ لأنه دل على إزاء ولاية غير المرشد أليس كذلك؟ دل على إجزاء ولاية غير المرشد وهذا عينه بالمرشد فلو حملناه لكان نسخل فلو حملناه لكان, لكان نسخل فزيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت اجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص المطلق والإزاء حكم شرعي والصواب أن نقول أنها ليست, ليست بنسخ حتى لو سلم بأن قول أبي حنيفه في هذا الموضع مراده به المطلق المقيد اذا حدا حكم سببا نقول الصواب أنه ليس بنسخ أنه ليس ليس بنسخ لماذا؟ لأن النسخه رفع حكم شرعي وهنا لم يرفع حكم شرعي بل هي زيادة سكت عنها النص الأول وجاء النص الثاني زائدا تلك الزيادة المسكوت عنها لأن قول لا نكاح إلا بولي ليس نصا في أن ولاية غير المرشد مرزعة وإنما هي محتملة وإن شيء تقول مسكوت عنها فجاء النص والأصل حمله أو إعماله الدليلي فننظر في الأول المطلق فنقيده بما قيد به النص الثاني إذن ليست, ليست بنص ثم الناسخ والمنسوخ يُشترط بينهما التنافي متى يحكم بالناسخ والمنسخ متى نقول إذا لم يمكن الجمع إذا تعذر الجمع بين الدليلين وعلم أحد التاريخين فنقول هنا وجب أن يكون الثاني ناسخا للأول مع التراف وهنا ليس بين النص الأول والنص الثاني منافعا نقول لا نكحة إلا بولي هذا مقيد بقوله مرشد ولا إشكال وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار اختلف السبب يعني مع اتحاد الحكم اختلف السبب مع اتحاد الحكم إذا لابد يكون الحكم في المطلق والمقيد واحدا وإنما سبب المطلق مغاير لسبب المقين. قال وإن اختلف السبب كالعدق في كفارة اليمين قيد بالإيمان هذا صحيح؟ عبارة صحيح هذه؟ ها؟ بالإيمان ها؟ يقول كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة أين ورد هذا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هل قيد بالإيمان ما قيد ما قيد بالإيمان إذن لعل سهوا أو خطأ في النسخ وإن اختلف اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل وليس اليمين وإنما في كفارة القتل هو الذي جاء مقيدا وأطلق في الظهار وفي اليمين أطلق في الظهار وفي اليمين لعل خطأ في النسخ قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أي يتماسع وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية الحكم متحد وهو وجوب عتق رقبة والسبب مختلف ظهار وقتل فتحرير رقبة مؤمنة سببه القتل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى سببه الظهار اذا هما سببان مختلفان والحكم واحد وهو وجوب الكفارة وجوب الكفارة تجب الكفارة في القتل وتجب الكفارة في ماذا الذهاب إذن الحكم متحد وهو وجوب عتق الرقبة والسبب مختلف ظهار وقتل فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أو لا هذا محل نزاع محل نزاع بين أهل العلم القول الأول لا يحمل لا يحمل المطلق على المقيد وهو المنصوص عليه ما أحمد على ما ذكره المصنفون فالمنصوص لا يحمل فالمنصوص على ما أحمد لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لأنه قال في رواية بطالب طالب أحب لا فالمنصوص لا يحمل يعني لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده واختاره ابن لا وهو, وهو قول أكثر الحنفية وهو قول أكثر الحنفية وهو مذهب كثير من الحنابلة. وبعض الشافعية قالوا الحكم الحمل هنا تحكم مح الحمل هنا تحكم مح لماذا؟ لأن اللغة تعب ذلك ما اطلق في موضع وقيد في موضع إلا, أن إلا وأنه قد أراد في موضع الإطلاق الإطلاق وفي موضع التقييد التقييد فحينئذ حمل هذا على ذاك مع اختلاف السبب ولو اتحد الحكم من باب التحكم من باب التحكم القول الثاني يحمل المطلق على المقيدين عن طريق اللغة وقيل قياس لقوله وأشهد ذوي عدل منكم وقال في المداينة وستشهدوا شهيدين من رجالكم جاء اشتراط العدالة في موضع مقيدا أو شهود جاء مقيدا بالعدالة وأشهد ذوي عدل وقال في المدائن والسشهيد شهيدين ولم يقيدوا ويكاد يكون إجماع أن كل موضع أطلق فيه الشهادة فهي مقيدة بماذا بالعدل مقيدة بالعدل ومعنى هذا أنه قد حمل المطلق على المقيد فحينئذ طردا للباب وهو أنه إذا حمل بالإجماع الشهادة في موضع الإطلاق على الشهادة في موضع التقييد فغيره محمول عليه فغيره محمول عليه وظاهر حمل المطلق على المقيد ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل أحدهم على على الآخر على الآخر هنا قال فالمنصوص لا يحمله واختاره ابن شقيلة وهو قول أكثر حنفية خلاف للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وبعض الشافعية مما ذكر في التعليل للمنصوص عن إمام أحمد قد يفهم من أن المنصوص عن إمام أحمد أنه لم يكن ثم رواية أخرى أنه لا يرى الحمل بل هما روايتان بل هما روايتان رواية بأنه لا يحمل ورواية بأنه يحمل ولذلك جاء في رواية أبي طالب أحب إلي أن يعتق في الظهر مسلمة أحب إلي أن يعتق في الظهر مسلمة يعني رقب مسلمة وهذا يدل على ماذا يدل على أنه حمل المطلق على المقيد لأن الظهال لم يرد فيه التقييم وتحد وقبه قبل يتماسى فهو مطلق فيدل على أنه حمل المطلق على على المقيد وذكر بعضهم أن حجة المنع أن ظاهر المطلق يقتضي أن يعمل به على إطلاقه فلا يختص بالمقيد إلا أن يكون بينهم ارتباط لفظي أو معلوي وهنا ليس بينهم ارتباط لا لفظي ولا ولا معنوي فحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية القائلين بالحمل خلافا لما قال خلافا هذا منصوب على أنه مفعول مطلق خلافا هذا هو القول الثاني في المسألة لأنه قال المنصوص لا يحمل خلافا للقاضي القائل بأنه يحمل إذن ثم قولان فذكر لك في هذه الجملة قولين هذا القول الثاني في المسألة وحجتهم أن كلام الله تعالى متحد كله متحد فإذا نص على اشتراط الايمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار ولذلك جاء في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة مع أنه سئل معاوي بن الحكم سأل وقال علي كفاره وأطلق فقال النبي اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها فهذه للتعليم أي لأنها مؤمنة وهذا يدل على ماذا يدل على اشتراط الإيمان لماذا لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلما قال له عليك كفارة ومعلوم أن الكفارة من جهة التحرير بعضها مقيد بالإيمان وبعضها غير مقيد بالإيمان فلما قال عليك كفارة وهي محتملة ظهار أو قتل أو كفارة يمين فقال اعتقها فإنها مؤمنة علل بالإيمان الواقع جواب لقوله كفارة المطلق وحينيذ ندل على ماذا لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع الكفارة وقد علل العتقى فإنها مؤمنة دل على العموم ونزلنا ترك الاستصال مزلة العموم في المقال ونزلنا ترك الاستصال إذا سؤل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أو ذكر له قول أو حكاية وهي محتملة لعدة أوجه فأجابة تحمل على جميع الأوجه لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز كما سبق بيانه لأن الحكم لو كان منزلا على حالة واحدة دون البقية لكان ماذا؟ لكان فيه عدم إجابة للسؤال قال إن علي كفارة وعندي جارية فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها فإنها مؤمنة دل على ماذا؟ دل على العموم أن كل كفارة يشترط فيها في العتق الإيمان كذلك ما ذكرناه من العدالة أنها جاءت في موضع مقيدة وفي مواضع أخر غير مقيدة الشهادة جاءت في موضع مقيدة وفي عدة مواضع غير مقيدة إجماع يكاد يكون إجماع على تقييد المطلق بالمقيد وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله وقال أبو الخطاب هذا القول الثالث في المسألة إذا اتحد الحكم واختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد فيه ثلاثة أقوال لا يحمل وذكر أنه المنصوص عن أحمد يحمل وهو قول القاضي الملكي وبعض الشافعية أبو الخطاب يقول لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ بل لابد من دليل من قياس أو غيره كما أن القياس فيما سبق يعتبر من المخصصات للعموم كذلك هنا لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم إلا بدليل خارجي إن وجد دليل حمل وإلا فلا يحمل إذن التفصيل يحمل مطلقا لا يحمل مطلقا التفصيل أن يكون بدليل خارج وإلا, وإلا فلا تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله إن وجد دليل خارج على حمل المطلق على الخاص على المقيد حمل وإلا, وإلا فلا ثم قال بقي ماذا سيأتي الحاله الثالثة فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربه ما شبها به فإن كان فإن وجد ثم إذا قلنا بالتخصيص بالتقييد حمل المطلق على المقيد قد يكون المطلق وهناك مقيدان يعني أطلق في موضع بقيد أو قيد في موضع بقيد وجاء في موضع بقيد آخر وجاء هذا مطلق إذا عندنا مطلق وعندنا مقيد بقيد مغاير لمقيد بقيد آخر على ما يحمل يقول فإن كان ثم مقيدان عندنا مقيد مقيد ومقيد حمل المطلق على أقربه ما شبها به أي النوعين أقرب شبها فإن كان الأول حمل عليه وإن كان الثاني حمل عليه مثل ماذا إطلاق صوم تفارة اليمين عن القيد فصيام ثلاثة أيام أطلقها في النص الشرعي نفس المثال دون قراءة من مسعود، فصيام ثلاثة أيام مطلق عن التتابع وعن التفريق عن التتابع وعن التفريق وقيده في كفارة الظهار بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قيده بالتتابع في كفارة الظهار وقيد صوم التمتع بالتفريق فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت وعندنا هنا كفارة اليمين مطلقة على أي نحمد هل نقول بالتتابع أو نقول بالتفريق أيهما أقرب شبها ما كان من جنسه وهو كفارة أو من خارج جنسه كالتمتع ما كان من جنسه فيحمل حينئذ المطلق أو كفارة اليمين في الصيام بالتتابع حملا على كفارة الظهار لأن كل منهما كفارة وأما التفريق في الحج هذا أمر خارج عنهم هذا أمر خارج عنهم إذا يكون الظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كل منهما كفارة طيب جاء فعدة من أيام أوخر فعدة من أيام أوخر يحمل على أي على التتابع ولا التفريق لا يحمل على واحد منهما لا يحمل على واحد منهما لأنه ليس بينهما جامع هناك كفارة اليمين مع كفارة الظهار بينهما جامع أن كل منهما كفارة وأما فعدة من أيام أخرى فهذا مطلق فيبقى على إطلاقه فيبقى على لا يقيد بتتابع ولا بتفريق بل المكلف مخير بين التتابع وبين التفريق مطلقا ولذلك لا نقيده حتى بصيام ست من شوال لأن هذا مطلق وهذا كمحمول على وقته فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربه ما شبها به ثم بين الحاله الثالثة وإن اختلف الحكم فلا فلا ماذا ما الذي عندكم فلا عملها فلا لا لعلها فلا حملة وإن اختلف الحكم فلا فلا حملة اتحد السبب أو اختلف اتحد السبب أو اختلف كأن المصنفون جرى على ما جرى عليه الصليون أنه لا حمل مطلق على مقيد إلا مع اتحاد الحكمي أما إذا اختلف الحكم فلا, فلا حمله وهذا هو الأصح أنه إذا اتحد الحكم هو السبب أو اختلف فحينئذ الأصح أنه يحمل الأولى اتفاقا والثاني على الصحيح أنه إذا اختلف السبب هو الحكم يحمل المطلق على المقيد وهذا قول الجماهير وأما إذا اختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد اتحد السبب أو اختلف اتحد السبب أو اختلف اتحد السبب مثل ماذا مثل آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم أطلق وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق هنا ما السبب في الموضعين السبب الحدث سبب الوضوء الحدث وسبب التيمم الحدث إذن السبب متحد والحكم مختلف لأن هذا تيمم هذا وضوء هذا تيمم هذا وضوء هل يحمل المطلق على المقيد فنقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق حملا على, المطلق حملا على المقيد في آية الوضوء نقول لا وإن قيل به قال به بعض الوصولين لكن الصواب لا لماذا لأن شرط الحمل اتحاد الحكم وهنا اختلف الحكم اختلف الحكم كذلك فيما إذا اختلف الحكم والسبب كآية الوضو أيضا مع آية السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم لو قيل بحمل المطلق على المقيد في آية الوضو وأيديكم إلى المرافق من أين يقطع؟ من المرفق من المرفق وقل لا لا يحمل المطلق على المقيد وإن اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب أو اختلف إذن أحوال المطلق والمقيد إذا ورد لفظ مطلق في الشرع في النصوص كتاب سنة ورد لفظ مقيد نقول لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد حكما وسببا وهذا محل وفاق يجب حمل المطلق على المقيد يجب اعمال للدليلين وإذا اتحدى حكما واختلفى سببا ففيه خلاف والصواب أنه يحمل وإذا اختلف حكما سواء اتحد السبب أم اختلف السبب فالصواب انه لا لا يحمل اذا اختلف الحكم وسوى السبب بالاجماع يكاد يكون اجماع لانه لا يحمل ثم قال والامر والأمر هذا شروع منه في بيان مبحث من مباحث الالفاظ وهو الامر والأمر والنهي كالعام الخاص والمطلق والمقيد بل الامر والنهي اشد واعظم لماذا لانهما اساس التكليف أساس التكليف أمر ونهي ولذلك قيل التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أمر سواء كان أمر إيجاب أو السحباب ونهي سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه فحينئذ مبنى الشريعة ومعرفة الأحكام الشرعية وتمييز الحلال من الحرام مبنه على الأمر والنهي ولذلك ذكر السرخصين قال أحق ما يبدأ فيه بالبيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء يقع بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام ولذلك بعض الأصوليين يبدأ مباحث بالأمر والنهي بالأمر والنهي يقدمه على العام والخاص والمطلق والمقيد والنص الأخرين لماذا لعموم الابتلاء بهما ولا يحصل تمييز الحلال والحرام إلا بمعرفة الأمر والنهي والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام آمارا. آمارا هذه حقيقة في القول الطالب حقيقة في القول الطالب والقول الطالب المراد به سواء كان على جهة الجزم أو لا فحينئذ آمارا لذلك قلنا فيما سبق أن المندوب الصحيح أنه مأمور به إذا قيل مأمور به فإذا أطلق لفظ آمارا يحتمل الطلب سواء كان على جهة الجزم أو على جهة أما صيغة افعل فهذه حقيقة في في الوجوب فآمر مسماه افعل آمار مسماه افعل إذن مسمى اللفظ لفظ لكن ما مدلوله آمار من حيث هو نقول اللفظ الدال على الطلب سواء كان جازما أو لا أما في الصلاح فعرفه بقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستدعاء استدعاء السين هذه زائدة لماذا؟ لأن السين للطلب والدعاء وإذا قيل, وإذا قيل أنها للطلب صارت طلب الدعاء أو دعاء الدعاء وهذا فاسد إذن استدعاء السين وتهذه زائدة تأكيد استدعاء الفعل استدعاء هذا جنس يشمل استدعاء الفعل والاستدعاء الترك ويشمل الاستدعاء من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى ومن المساوي للمساوي ثلاثة أحوال لأن الداعي أو الطالب إما يطلب من هو أعلى منه أو من هو أدنى منه أو من هو مساوي له السدعاء الفعلي أي الإيجاد مراده بالفعل هنا الإيجاد ليشمل القول خرج به السدعاء التركي لأن السدعاء ترك نهي وليس بأمره والسداء الفعلي الشامل للقول هذا هو هو الأمر ويفسر الفعل هنا بما فسر به الفعل في حد الحكم بأنه ما يشمل القول والاعتقاد والنية والأفعال فعل الجوارح. الفعل عرفا يعني في الصلاح الشر أو في الصلاح الأصوليين يشمل أربعة أشياء القول والاعتقاد والنية وفعل الجوارح. واختلفوا في الترك والصواب أنه أنه فعل أنه فعله لكن على مصنفون لا يرى أن الترك فعل ولذلك قال السدعاء الفعل فاحترز به عن استدعاء الترك الذي هو النهي الذي هو النهي بالقوله هذا جعله مجروم متعلق بقوله استدعاء بالقول أي بالصيغة بالصيغة والمراد بها صيغة إفعل وما جرى مجراها وبالقول احترز به الاستدعاء استدعاء الفعل بالفعل او بالحركات او الاشارات المفهمة وكل ما ليس بقول وافهم طلبا فليس بامر في الصلاح الاصولي جريا على ماذا جريا على معناه اللغوي لان الامر نوع من انواع الكلام والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إذا نقول كل ما كان نوعا من أنواع الكلاف يشترط فيه أن يكون لفظا فإذا لم يكن بلفظ فعينئذ لا يسمى أمرا فإذا أفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب أمر ما لا يسمى أمرا ولو أطلق عليه أمر فهو, فهو مجاز فهو ولذلك اختلفوا في مسمى الأمر هل يصدق على الفعل أم لا المرجع عند جهون الصليا له يطلق عليه مجاز والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشارك ذين فيه بعض العلماء يعني بعضهم رأى أنه مشترك بينهما لكن المشهور عندهم أن إطلاق الأمر على الفعل مجاز على الفعل مجاز وما أمره فرعون برشيد يعني وما فعله قالوا هذا مجاز هذا مجاز وليس بحقيقة وليس بحقيقة إذا بالقولي أخرج ما حصل الاستدعاء بالفعل أو بالإشارات المفيمه او بالحركات المفهمة فكل ذلك لا يسمى امرا عند الأصوليين لا يسمى أمرا عند على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء يعني كون الامري يأمر ويستدعي على وجه الترفع والقهر على وجه الترفع والقهر وهذه الاستعلاء هذه صفة في الأمر في اللفظ إذا وقع اللفظ فيه ترفع وفيه قهر وفيه كبرياء هذا يسمى السعلاء وإذا كان الطالب اعلى رتبة من المطلوب يسمى علوا ولذلك اختلف هل يشترط في حد الأمر السعلاء أو العلوم الجمهور على أنه يشترط للسعلاء لابد أن يكون على جهة للسعلاء فإذا لم يكن على جهة الاستعلاء فلا يسمى أمرا فإذا قال افعل اسقني ماء من باب التودد واللطف قالوا هذا ليس بأمر لا يسمى أمرا لماذا قالوا لأنه ليس على جهة الاستعلاء لأن الرجل العظيم الكبير الذي يأمر غيره إذا قال افعل على وجه اللين والتواضع قالوا لا يسمى هذا أمرا بدليل ماذا قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر عن صيغة افعل الصادرة منه في حق بريرة لما قال لها ارجعي إلى زوجك قالت أتأمرني يا رسول الله قال لا مع أنه قال ماذا قال ارجعي هذا أمر قالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافة إنما أنا شافة إذا ما الذي انتفع عن قوله ارجعي الاستعلاء الاستعلاء، السعلاء لانه عالم لا شك فاتامرني قال لا اذا نفى الامر عن صيغه افعل ولذلك قالوا لو امر الادنى الاعلى بصيغه افعل سمي امرا ووصف بكونه جاهلا احمق لانه قد فعل ما ليس ما ليس له قد فعل ما ما ليس له والصواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو نفيه الأمر ليس على جهة أنه غير مستعلب لا وإنما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف يعني قد يأمر من جهة كونه واليا قد يأمر من جهة كونه نبيا مشرعا رسولا وقد يأمر من جهة كونه قاضيا حاكم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع رعيته تختلف وكلامه وأوامره تختلف بهذه الاختلافات وهنا ليس مشرعا إنما نفى التشريع يعني أتأمرني أمر أمرا شرعيا قال لا وإنما أنا شافا من باب التودد ومن باب ماذا التعاون على الخير إذا نفي الأمر ليس لكونه نفي عنه للسعلام وإنما لاختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال معه مع بريرة وعليه نقول الصواب ما حققه كثير من المتأخرين أنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء لا يشترط في الأمر أن يكون على هيئة الترف والتقهر أو القهر والكبرياء ولا يشترط فيه كون الامر أو الطالب أعلى مرتبا ودرجه من المعمور لماذا؟ لأنه إذا كانت المسألة لغويه وقد ذكرتم أنه لابد من القول لكون الأمر في اللغة لا يكون إلا قولة نقول من أين قيتم الأمر في اللغة بأن يكون على وجه الاستعلاء ليس ثم دليل يدل لا لغة ولا شرعا على أن صيغة إفعال لا تسمى أمرا إلا من جهة تعلقها بالمتكلم سواء كان مستعليا أو عاليا وليس عند جبل الأذكياء شرط علو فيه والسعلام وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك ذاكرائي ذاعتزاله واعتبرا معا على توهيني لدى القشري والتقيم المذاهب اربعه قيل يشترط العلو فقط وقيل الاستعلاء فقط وقيل هما معا وقيل لا يشترط علو ولا استعلاء وهذا هو الصواب انه لا يشترط علو ولا استعلاء ولذلك صح قول عمرو بن العاص لمعاويه وهو والي امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل من هاجر ولا امرتك وهو وهو من الرعيه حينئذ العلو والاستعلام منتفيان في حق ماذا في حق عمرنا كذلك قول فرعون وهو طاغيا فماذا تأمرون فماذا تأمرون هو مستعل لا شك وهو أعلى فسمى ما أشار به عليه بالأمر إذن نقول لا يشترط فيه علو والاستعلام والأمر الصدعاء الفعل بالقول على وجه للسعلام وهنا التصدير تصدير الأمر بالاستدعاء هذا فيه نوع إشكال وإنما ذكر الزركشي في تشنيف المسامع أن من عرف الأمر بالاستدعاء أو الاقتضاء أراد به الأمر النفسي الأمر النفسي ولذلك نقول الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل مثلا نبود أن نصدره, أن نصدره باللفظ وإذا قلنا قوله بالقول ليس بشرط وإنما يسمى الفعل أمرا ويسمى تسمى الإشارة أمرا فحينئذ لا نصدره باللفظ وإنما نقول ما دل نقول ما ما دل على طلب فعل إلى آخره لأن مذهب كثير من الأصليين مذهبه مذهب لشاعر في باب الكلام فعندهم الكلام هو النفس والأمر والعام والنهي والخاص والمطلق والمقيد هذه كلها أنواع على اختلاف بينهم هل يتحد التحد أم تختلف كلها أنواع للكلام النفسي وحينئذ كل تعريف وقد نص على ذلك المحل في شرح الجمع أن كل من عرف الأمر في هذا المقام فإنما أراد به الأمر النفسي ولم يرد به ها؟ الأمر اللفظي ونقول ليس عندنا نفس ولا ولا لفظي كما سيذكر المصنف هنا وله صيغة تدل بمجردها عليه إذا عرفنا حقيقة الأمر سيذكر أهم المسائل التي تترتب على او توجد في هذا الباب وله صيغة تدل بمجردها عليه وله صيغة يعني هل له لفظ اذا اطلق فهم منه الاستدعاء السابق ام لا نقول نعم وهذا بيجمع السلام لماذا لان القرآن وهو المراد هنا واقوال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي الالفاظ فاذا كانت الفاظ حينئذ ليس عندنا امر غير اللفظ وإنما ينبني هذا القول هل للأمر صيغة أم لا على القول بالكلام النفس ولذلك نقول دائما إن السؤال المطروح في كتب الأصليين قديما وحديثا هل الأمر صيغة تخصه نقول هذا سؤال بدعة هذا السؤال بدعة لماذا؟ لأن مبناه على بدعة هل للأمر صيغة تخصه لماذا؟ لأن الأمر عنده هو الأمر النفسي ثم يختلفون هل له صيغة تدل عليه أو لا؟ بعضهم يرى أنه ليس له صيغة فإذا قال افعل يحتمل النهي ويحتمل الأمر وإذا قال لا, لا, لا تفعل يحتمل الأمر ويحتمل النهي لماذا لأن المراد بالأمر والنهي هما النفسيان فقط ثم هل له لفظ إذا اطلق صرف إليه أم لا بينهم خلاف ونقول الصواب أن هذا السؤال ليس بوارد لماذا لأن القرآن هو كلام الله بحروفه ومعاني فالامر لفظ ومعنى الامر لفظ ومعنى وليس هو معنى فقط ثم نختلف هل له لفظ يدل على ذلك المعنى لا نقول مجموع الامرين كما قال شيخ الاسلام مثل لذلك الجسد للروح نقول الانسان اسم للجسد مع روحه اذا جسد وروح ظاهر وباطن كذلك اللفظ والمعنى هما مسمى للامر فالامر مركب من شيئين لا ينفك احده عن الاخر ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ ولا نقول الاصل المعنى واللفظ دليل او يعبر الله هم سيان كما نقول فلان هذا زيد اطلق على الجسم وعلى الروح معه فلا يطلق لفظ العبد مثلا او انسان الا على مجموع الامرين اذا وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء بمعنى أنها إذا أطلقت هذه الصيغان صرفت لماذا استدعاء طلب؟ استدعاء طلب ونقول هذا بإجماع السلف الصحابة وإجماع أهل اللغة بإجماع أهل اللغة لأنهم قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار جعلوا للأمر إفعل وللنهي لا تفعل وللخبر قد فعلته وللإستخبار هل فعلت وهذا مجمع عليه ولا خلاف ولذلك دائما يؤخذ في حد الاسم وفي حد الفعل وفي حد الحرف يؤخذ مفهوم الكلمة والكلمة هي نوع من أنواع الكلام لأنها جزءه والكلام يؤخذ في حده اللفظ بإطباق أهل اللغة أن الكلام هو اللفظ إذا انتفى اللفظ نقول ماذا ليس بكلام ليس ليس بكلام فإذا قيل أن المعنى هو الأمر نقول ليس بكلام ليس, ليس بكلام هذا أمر فاسد وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور أما افعل هذا متفق عليه عند أهل السنة وما عندنا شاعر لا لأن كثير منهم ينكرون الصيغة أصلا لا, لا صيغة للأمر وأما عند أهل السنة فصيغة افعل هي ليه أمر الحاضر يعني المخاطب افعل قم صل صم إلى آخرين ليفعل للغائب عند الجمهور وليطوفوا بالبيت لينفق ذو سعة هذه صيغة أمر كذلك يسنفعل الأمر عليكم أنفسكم هذا يعتبر من صيغ الأمر يفهم منها الأمر كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب نقول هذا يدل على الأمر كذلك إذا عبر عنه بالكتب كتب عليكم فرض الرسول حسان بصدقه فرض وجب كل هذه تدل على ماذا تدل على الوجوب تدل على على الامر اذا الصيغة التي تدل بمجردها عليه هي صيغه افعل وانما يخصها كثير من الاصوليين بالبحث لانها اكثر دورانا من غيرها لذلك بصيغة افعل فالوجوب حقيقة لماذا خص افعل وافعل لدى الاكثر للوجوب لمخص خص افعل لأنها أكثر دورانا من غيرها أكثر من يفعل ومن اسم الفعل فعل الأمر ومن المصدر النائب عن فعله ومن تخيل الكلام معنا قائما بالنفس أنكر الصيغة هذا الذي ننكره ومن تخيل إذن سماه خيالا لأنه ليس بعلم لأنه مخالف للإجماع وإذا كان مخالفا للإجماع كما عبر ابن القدم لا يعتد به لا يعتد به فمثل هذه المسائل تأخذ من أهلها مسألة العقيدة وكلام الرب جل وعلا ومن تخيل الكلام معلا قائما بالنفس ويسمى الكلام النفس عندهم وإذا أطلق لفظ الكلام صرف إليه أنكر الصيغة أنكر الصيغة وهذا قول أكثر الأشاعر أكثر الأشاعر ولذلك يعبرون في حد العمل بأنه اختضاء فعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصدر وهم ينصون على هذا في كتبهم هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي إذن الأمر أمران عندهم أمر النفسي الذي يعرفونه بالاقتضاء والاستدعاء ونص على ذلك الزركة في تشنيف المسال. قال من أراد الأمر النفسي صدر الحد بالاقتضاء او الاستدعاء ولذلك ننكر مثل هذا التعاليف وإنما نصدره باللفظ مباشرة لأنه ليس عندنا أمر أعم من اللفظ إلا إذا كان حقيقة شرعية فيطلق الأمر مرادا به القول ومرادا به الإشارة والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأمر اللغوي فهو مرادف لللفظ الدال على الطلب هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي الذي وافعل فافعل عندهم ليس أمرا وإنما هو دليل على, على الأمر وهذا باطل وهذا باطل قول بأن الكلام النفس كلام هو الكلام النفسي الشيء القائم في النفس هذا باطل ولذلك الرب جل وعلا قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذن المسموع الذي يسمعه المستجير المشرك ما هو كلام الله لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. قال آيةك لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة بعد. أوحى إليهم، إذن فيه معنى قائم في النفس، مع أنه قال أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. دل على ماذا؟ على أن المعنى القائم في النفس الذي أشار إليه ليس ليس بكلام، وإنما هو حديث نفس. حديث نفس. فلن أكلم اليوم إنسي فأشارت إليه يدل على ماذا على أن المعنى القائم في النفس المقترم بالإشارة ليس بكلامه فلن أكلم اليوم إنسي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا عفع لأمة الخطأ والنسيات وما حدثت به نفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل إذا ما لم تتكلم وصرح بحديث النفس هنا نقول ماذا حديث النفس المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما لا يسمى كلاما ولذلك جرى العرف وأطبق أهل العرف على أن ما يقابل المتكلم إما ساكت أو أخرس الذي لم يتكلم إما ساكت أو أخرس أنتم الآن تستمعون أنا أتكلم وأنتم تستمعون إذا لو كان كل من جرى في نفسه حديث نفس فالكل متكلم فالكل متكلم ولذلك لو حدث الإنسان نفسه في الصلاة على كلامهم نقول قد تكلم فبطل الصلاة مع ان اجماع الفقهاء على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة كذلك لو حلف عليه يمين أن يدخل بيت زيد فحدث نفسه بالدخول أو أنه لا يتكلم بكذا هذا أجول فحدث نفسه بأن يتكلم نقول لا يحلث بإجماع الفقهاء على كل دل الدليل الكتاب والسنة على أن حديث النفس لا يسمى كلاما ومن تخيل الكلام معنا قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء يعني قولهم هذا ليس بشيء لأنه مخالف للإجماع ومخالف للكتاب والسنة والعرف والإرادة ليست شرطا ليس ليست هنا واجب التأنيث والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزل الإرادة يعني إرادة امتثال المأمور به ووقوعه هل هي شرط أم لا عند المعتزل نعم شرط ولذلك عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل وليس بالصدعاء الفعل قاله إرادة الفعل فيشترط فيه الإرادة أن يكون الأمر مقترنا بإرادة إيقاع الفعل من المأمور به نقول هذا باطل لماذا؟ لأن الإرادة إن أردتم بها الإرادة الشرعية التي ترادف المحبة والرضا فكل ما أمر به من الشرع فهو مراد وإن أردتم به وهذا هو المراد عندهم إن أردتم به الإرادة القدرية التي تكون بمعنى المشيئة فهذا ليس بواقع ليس بصحيح لماذا؟ لأن أمر الرب جل وعلا البعض وقد ماذا؟ وقد تخلف امتثاله وهل إذا أراده قدرا يتخلف لا يتخلف وهذا من الفوارق بين إرادتين قد يريد الرب جل وعلا أمرا شرعيا مرادفا للمحبة والرضا كالأمر بالإيمان وقد لا يقع من زيد نقول تخلفت الإرادة لماذا لأنها ليست هي الإرادة القدرية الشاملة لكل الموجودات فعال لما يريد كل ما أراده لابد أن يقع ولذلك نقول الإيمان مراد شرعا وإذا وقع من زيد فهو مراد شرعا وقدرا وإذا وقع الكفر من زيد وقد طلب منه نقول لم يقع الكافر إذا مات على كفره حينئذ نقول هل مراد منه الإيمان أو لا مراد منه الإيمان مراد من أي جهة شرعا لا قدرا لماذا؟ لأنه لو أراده قدرا لوقع لان الارادة لا تتخلف لا لا تتخلف ومن هنا جاءت مشكلة الصوفية والحلولية ان الكفر هل هو مراد اولا والمعاصي ووجود ابليس والفتن والمخالفات للشرع وقوة الكفار وسيطرتهم الى اخره هل هي مراد اولا مرادة قدرا لا شرع مرادة قدرا لا شرع لأن الابتلاع والصراع بين الحق والباطل لا يوجد الا بوجود ابليس لو انتفى بليس لكان الكل مؤمنين لكان الكل مؤمنين وهذا ليس مراد هناك المراد الابتلاء, الابتلاء وهذا يحصل بوجود الشر والفساد وأهل الفتن وحينئذ نقول الإرادة ليست شرطا في الأمر بمعنى الإرادة الكونية فلي للمشيعة والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط، لأنهم رتبوا الذم والمدح على مخالفة مجرد الصيغة أو موافقتها ولم يسألوا هل أراد الأمر امتثالا امتثال المأمور أم لا إذا قال افعل قم هل أردت أنت مع أمرك هذا إرادة المفعول أن يفعل أو لا هذا ليس بشر ولذلك اتفق أهل اللغة على أنه يسمى أمرا ولم يشترط الكشف عن الإرادة ولم يشترطوا الكشف عن الإرادة ولذلك سوهما بين صيغتين افعل كذا أردت منك فعل كذا قالوا بمعنى واحد وهذا فاسد فاسد لغة وشرعا وإذا فسد لغة ثبت أنه فاسد شرعا لماذا؟ لأن افعل كذا هذا انشاء. لا يقال له صدقت ولا كذبت وأردت منك فعل كذا هذا يقال له صدقت وكذبت إذا فرق بين الإنشاء والخبر فكيف يسو بينهما فكيف يسو بينهما الحاصل أنه لا يشترط إرادة امتثال المأمور ها بالأمر وليست شرطا فيه بل يكون الأمر بالإطلاق سواء أراد أو لم يريد وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين إذا أطلق لفظ إفعال على أي شيء يدل قال ليه للوجوب قال لي للوجوب ومراده افعل مطلقة عن القرائم لان الاحوال اذا نظرنا نسيغة افعل الاحوال المحتمل ثلاثة اما ان يقيد بقيد يدل على الوجوب واما ان يقيد بقيد يدل على عدم الوجوب واما ان لا يقترن بقيد يدل على الوجوب او على عدم الوجوب الأولى المقيد بما يدل على الوجوب بالإجمع أنها للوجوب والثاني المقيدة بقيد يدل على عدم الوجود الوجوب بالإجمع أنها ليست الوجوب ماذا بقي؟ الثالثة وهي المجرد عن القراءة هذا مراده افعل إذا تجردت عن القرين أي قرينة؟ قرينة تدل على صرف اللفظ عن الوجوب إلى الندب أو على تأكيد الوجوب لأنه يقول صلي وإلا قتلتك هذا ماذا نفهم من هذا السحباب ماذا نفهم الوجوب لما إلا قتلتك هذه قرينة تدل على أنه أراد وجوب الفعل لماذا لأنه رتب العقاب على عدم الفعل وهذا معنى الوجوب صلي وإلا قتلتك صلي إن شئت صل قبل المغرب لمن شاء نقول هذه صل للإستحباب بالإجماع لماذا لأنه دلت قرينة على عدم إرادة الوجوب وهذه كل الحالتين مجمع عليها بقي إذا لم يقيد بقيد لا يدل على الوجوب أو عدم الوجوب هي التي فيها النزاع والتي يذكرها الأصليون وهو أي صيغة يفعل للوجوب بتجرده عن قرينة دل على الوجوب أو على عدم الوجوب والأدلة كثير بل حكي إجماع الصحابة على أن صيغه افعل اذا اطلقت انصرفت للوجوب ولذلك ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اردت بهذا لو قيل انها ليست للوجوب او انها محتملة للوجوب غيره لحسن السؤال ان يسأل الصحابة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ما قال احد من الصحابة ماذا اردت بهذا امر ايجاب او امر ندب وانما حملوه على الوجوب مطلقا سنوا بهم سنتها الكتاب. حمله على الوجوب مطلقا وأجمعوا على ذلك هذا يفهم منه ماذا يفهم أنه ما يسمعون أو منذ أن يسمعوا الأوامر الصادرة من الشرع حملت على الوجوب مباشرة ولا يسألون عنه عنها أهلية للوجوب أم لغير الوجوب وهذا إجماع ويكفي وحكى ابن قدام الإجماع على ذلك إجماع الصحابة أن صيغة إفعال المجرد عن القراه تحمل على الوجوب ويدل عليها أيضا نصوص ظاهرة من الكتاب والسنة ولذلك صح توبيخ الرب جل وعلا لإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك إذا أمرتك لأنه قال إذا قلنا الملاك السجد لآدم أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس يعني لم يسجد قالوا أسجدوا قال ما منعك هذا الصفهام إنكاري قصد به التوبيخ والذم وهل يذم ويوبخ على غير الواترك الواجب الجواب لا فدل على أن قوله أسجدوا هذه ماذا محمولة على الوجود محمولة على الوجود وللفائدة أن الأصوليين هنا دائما يركزون على قصة إبليس لماذا لأنه لا يمكن إثبات قيد صارف عن الوجود أسجدوا لآدم لا يمكن أن يأتي آدم بقرينة يفهم منها عدم الوجود وخاصة مع قوله ما منعك الا تسجد اذا امرت وابخه وعاتبه واخرجه من الجنة الى اخره وكتب عليه الشقاء وامد في عمره على شقاء ويموت على شقاء كل ذلك لكونه خالف فاسجدوه يدل على ماذا يدل على ان صيغه افعل اذا اطلقت وجردت عن القران تحمل على وجود كذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم رتب على مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة أو العذاب الأليم وهذا يدل على ماذا؟ على أن المخالفة ترك للواجب ترك للواجب لقف ليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يخالفون أمره هذا الأصل يخالفون أمره فحينئذ رتب الفتنه أو العذاب الأليم على المخالفه فدل على ماذا على ان صيغه فعل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على على الوجوب إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين هذا يدل على أن صيغه فعل ايضا للوجوب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره اذا إذا أمر الله وأمر السلم انتفت الخير. ولا انتفاء الخير مع معه الواجب لو كان للندب لما لو وردت فيه الخيرة لأن افعل التي للندب مقدر معها إن شئت صلوا لمن شاء قبل المغرب لمن شاء فحينئذ إذا اقترن بها التقييد بالمشيئه حملت على على الندب وقول صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن شق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل الصلاة لولا أن أشق على أمتي لا أمرت لولا هذه حرفه امتناع لوجود لولا زيد لا أكرمتك امتنع الإكرام لوجود زيد هنا من الذي امتنع هالأمر أمر إيجاب لأي شيء لوجود المشقة لأن الأصل في المشقة أنها ملازمه للوجوب فانتف الإيجاب فلو أمر لو وجدت المشقة والإجماع معقد على أن المندوب على أن السواك مندوب إذن دل على أنه لولا أن أشق على أمة لا أمر إيجاب وليس أمر استحباب أو مطلقنا لا أمرتهم أمر إيجاب فجعل المشقة من لوازم الأمر والمشقة تكون مع مع الواجب مع الواجب هذا هو القول المرجح وهذا هو القول الثابت وعليه الصحابة كلهم وأيضا هذه الأدلة يتنبه للمسألة هذه الأدلة دلت على أن مطلق افعل للوجوب، فكل صيغة افعل سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب أم في غيرها مطلق كل صيغة افعل مجرد عن القرينة فتحمل للوجوب لعموم الأدلة فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما فصلونا قال إذا كان الأمر في العبادات فهو للوجوب إن كان في العادات فهو للاستحباب ليس هذا التفسير وما يذكره كثير من الفقهاء أن صيغة إفعال إذا كانت في الآداء في محموله للندب هذا يحتاج إلى دليل لأنه مخالف للنص فإذا ورد دليل شرعي عينئذ نقبل وإلا فالاجتهاد معه مع النص, مع النص فالادله عامة شاملة لجميع الأوامر وقال بعضهم للإباحة يعني صيغة إفعال للإباحة هذا غريب غريب جدا أنه أنه للإباحة إذا ما بقي واجب هذا <تصفيق> <تصفيق> ما در عنه الإباحيون الآن والله فقالوا كل عمل في الشرع حمل لي للإباحة لماذا؟ قالوا درجات الأمر بالفعل ثلاثة الوجوب والندب والإباحة وبينها قدر مشترك بينها قدر مشترك وهو جواز الاقدام على الفعل بين المراتب الثلاث كلها جواز الإقدام على الفعل جواز الاقدام على الفعل هذا موجود في الواجب، وجواز الاقدام على الفعل موجود في الندب وكذلك موجود في الإباحة، لكن ترتب العقاب على ترك الفعل في الواجب وعلى وعدم ترتب العقاب على الترك في الندب والسواء طرفين في الإباحة هذا مشكوك فيه زائد زائد على مجرد الاقدام، قالوا إذن اليقين أن يحمل صيغة إفعل على الإباح لأنها يقيم مشترك بين الثلاث وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه فإن دل دليل على الوجوب حينئذ حمل عليه وإن دل دليل على الندب حمل عليه وإلا الأصل الإباح هذا قول فاسد ضعيف وبعض المعتزل للندب قالوا صيغة فعل تدل المجردة عن القرين الصالح تدل على الندب ولا تحمل على الوجوب إلا بقرين لماذا قال لأنه جاء مشترك في الشرط أمرتكم جاء للندب ولي الوجوب وجاء كذلك صيغة إفعل جاء للندب وجاء للوجوب إذن القدر المشترك ما هو اليقين اليقين هو ها الندب لماذا لأن الوجوب طلب طلب إيجاد فعل والندب طلب إيجاد فعل لكن الوجوب فيه قدر الزائد وهو ترتب العقاب على الترك قالوا هذا قدر الزائد على الندب لا مشكوك فيه مشكوكم فيه ولا نحمل صيغة افعل عليه إلا بدليل واليقين أنه لمجرد الطلب وهذا أيضا فاسد قول ضعيف لأنه مصادم للنصوص الواضحة البينة وخاصة نجمع الصحابة فإن ورد بعد الحضري فللإباحة جاء الأمر بعد الحضري للإباحة يعني جاء تحريم ثم جاءت الإباحة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا هذا أمر أو لا ها أمر هل يقتضي الوجوب فانتشروا في الأرض نقول هذا أمر هل يحمل على الوجوب أم نجعل كون الفعل قد نهي عنه أولا ثم بعد ذلك أمر به نجعل تقدم الحظر قرين صارف على أن المراد به الإباحة هذا محل نزاع عند الوصولين يعني ليست هذه المسألة كالمسألة السابقة صيغة افعل مجردا لا شك أنها للوجود مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل لإجماع الصحابة وما ذكرنا من الأدلة لكن ثم قرين مختلف فيها هل قرين صارف أم لا كون الشرع ينهى عن أمر مباح ثم بعد ذلك يأمر فانتشروا في الأرض هل نحمل انتشر هذا للوجوب أو نقول للإباحة المشهور عند الأصوليين أنه للإباحة ولذلك قال فإن ورد يعني صيغة افعل بعد الحظر، بعد التحريم يعني بعد المنع فللإباحة فللإباحة لماذا قالوا للإستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد النهي فلم يوجد أمر كذلك إلا والمراد به الإباحة ما ورد في الشرع أمر بالصغة إفعل بعد نهي إلا والمراد به الإباحة كقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا تطهرنا فأتوهن فأتوهن هذا أمر يجب نقول لا يجب مباح هذا وإذا حللتم فاصطادوا كذلك قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قالوا هذه كلها للإباحة كلها للإباحة وهذا محل نظر بل الصواب هو ما قاله أكثر الفقهاء بما ذكره القول الثاني بقوله وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. لما يفيده قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا ثم منع ثم جاء الأمر به فالأمر للوجوب. وإن كان قبل الحضر للندب ثم منع حضر ثم أمر به فإصيغة فعحين أذل للندب وإن كان مباحا أولا ثم حضر ثم أمر به فهي للإباحة وذكر ابن كثيرا هذا بالسقراء الشرع في سورة الجمعة فإذا قدرت الصلاة قال بالسقراء الشرع أن أسلم الأقوال هو هذا هو هو هذا لأنه وجد بأدلة أنه قد أمر بشيء بعد الحظر ثم كان للوجوب فإذا سنخ الأشهر الحرم فقتل المشرك قالوا هذا للوجوب فإن ورد بعد الحظر فللإباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر وصواب الثاني ثم قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين لا يقتضي التكرار هل مطلقوا صيغة افعال تقتضي التكرار او لا ايضا يقال فيها ما قيل في السابق ان صيغة افعال قد تكون مقيدة بالمرة وقد تكون مقيدة بالمرات صلي يوما واحدا نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة نقول هذا مقيد بمرة واحدة هذا باتفاق انه يحمل على ما قيد عليه صلي خمس صلواتنا اليوم هذا قيده بخمسة دل على التكرار هذا بيجمع أنه يحمل التكرار لكن لو قال صلي فقط وسكت هل إذا قمت فصليت ثم نقول لك أيضا لم, لم ينتهي الأمر قم, قم فصلي قم فصلي قم فصلي حتى يأتيك دليل يقول لك عن الصلاة أم أن مدلوله المرة الواحدة أو لمطلق المهية فيه خلاف بين, بين الأصوليين محل الخلاف فيما لم يقيد بالمرة صراحة أو بالمرات صراحة فإن قيد بالمرة صراحة حمل عليها باتفاق وإن قيد بالمرات صراحة حمل عليها وأما إذا لم يقيد فأطلقها كن صلى فسكت حينئذ نقول فيه خلاف فيه خلاف قال ولا يقتضي التكرار بفتح التاء ولا يقتضي التكلم التفعيل هذا بفتح التاء إلا ستة عشر فعل ذكر الصوت في الأشباح والنضاع تلقاء منها تلقاء هذا في فقراء ولن نقول له شاذ لكن لو قيل تكرار كما ينطقه البعض نقول هذا لم يسمع هذا يخطى لكن لو قيل تلقاء نقول هذا سمع وإن كان خلاف القياس ولما ورد تلقاء ولا يقتضي التكرار أي لا يقتضي إلا فعل المأمور به مرة واحدة فقط صلي قام فصلى نقول انتهى لا يصلي مرة ثانية إلا بدليل منفصل وأما صيغة افعل فقد أدى المراد بها أوجد الفعل وانتهى لا يقتضي التكرار فلذلك قيل إن مدلوله المرة الواحدة لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام أو بالمطابقة هذا سيأتي أن قول آخر المراد بصيغة افعل هو مطلق أو القدر المشترك القدر المشترك وعليه تكون المره الواحده هذه من ضروريات سياتينا ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب من الحنابل عند الاكثرين لا يقتضي التكرار يعني اكثر على الحنابلة بدلاله اللغة لو قال مثلا ادخل الدار قال السيد لعبده ادخل الدار كان ممتثلا بدخلة واحدة كان بدخلة واحدة، ادخل الداره كان ممتثلا وداخلا بدخلة واحدة فحينئذ حصل مدلول ادخل فلو وبخه وعاتبه ورآه عقل اهل اللغه لم ساغ ذلك منه وقالوا له انت امرته بالدخول فحصل الامتثال بمره واحدة فتوبيخك وعاتبك وذمك في غير مورده لماذا لان الدخول قد حصل والامتثال قد حصل كذلك قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر لو قال مثلا في الحلف والله لا أصومن والله لا أصومن بماذا يبر بيوم واحد بيوم واحد كذلك لو قال لله علي أن أصوم أيضا أن نذر يوفي نذره بصوم يوم واحد قال طلق زوجتي فلانه قال لوكيله طلق زوجتي فلانا أكثر الفقهاء وحكي الإجماع أنه ليس له أن يطلق إلا واحدة إلا إلا واحدة كذلك لو أخبر عن نفسه قال قد صمت يصدق هذا الخبر بماذا لو صام يوما واحدا؟ قالوا كذلك الأمر المطلق ماذا يراد به المرة الواحدة لا يقتضي التكرار بل يدل على المرة الواحدة ودلالته على المرة الواحدة على هذا القول من دلالة النكر على الفرض الشائع في جنسه يعني يدل عليه بالمطابقة يدل عليه بالمطابقة وهذا قول الأكثرين خلافا للقاضي وبعض الشافعية القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار يقتضي التكرار كأنه لو قال اشتري اللحمة قال للأب ولد اشتري اللحمة يذهب يشتري اللحم ويرجع ثم يذهب ويأتي ويشتري ثم الثالثة وراء حتى يقول له قف يا ولد لأن صيغة تفعل تقتضي التكرار هذا مرادهم فلا يقف ولا يكف عن الانتثال المأمور إلا بنص منفك عنه وهذا ليس ليس بصحيح خلافا للقاضي وبعض الشافعية لماذا؟ قالوا لأن الأمر لاختصاص له بزمان دون زمان لا اختصاص له بزمان دون زمن فاذا قال افعل فكل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه كل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه اقتضى اقاع الفعل في جميع الازماء اقتضى اقاع الفعل في جميع الازماء لماذا لان الزمن الثاني ساوي لاول والزمن الثالث مساول للأول وكل زمن صالح لإقاع الفعل فيهم تثالي فهو مساول الأول إذا لماذا يقيد بمرة واحدة؟ قال إذا كانت الأزمان متساوية باعتبار إقاع الفعل حينئذ لا فرق بين أن يقال أوقع في المرة الأولى أو الثانية والثالثة فيكون مدلوله فيكون مدلول هو هو التكرار كما امتثلت في المرة الأولى في الزمن الأول امتد في المرة الثانية والثالثة إلى ما لا نهاية كذلك قالوا هو الاغلب في الشرع وهذه حجه ابن القيم رحمه الله لانه يرى أن صيغه افعال للتكرار يقول لانها هي الاغلب في الشرع فاذا ورد في موضع ما, ما مطلق غير مقيد بمره ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله يحمل على التكرار لانه هو اكثر موارد الشرع اكثر موارد الشرع حينئذ يكون النزاع في ماذا إن كان المراد أنه حقيقة لغوية فلا وإن كان دلالته على التكرار حقيقة شرعية فيمكن أن يسلم ولذلك دائما نفرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية البحث الآن في الحقيقة اللغوية لو قال افعل اشتري اللحمة قم صم إلى آخره نقول هذا اللفظ من حيث هو لغة لا يقتضي التكرار, لا يقتضي التكرار هذا ولا صح ولذلك لو قيل اسقيني معا فحصل الامتثال بمرة واحدة انتهى هل يأتي أيضا كل بعد قليل كأس, كأس لو كان التكرار لما انقطع الامتثال إلا بأن يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول إن كان مرادا به اللغة فلا وإن كان مرادا به عند ابن القيم رحمه الله وغيره إن كان مراد به أنه حقيقة شرعية فيمكن أن يسلم يمكن أن يسلم كذلك قالوا قياس الامر على النهي لان النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر النهي يقتضي التكرار لو قال لا تشرك بالله متى في كل الازمان لا لا يقع منك هذا الفعل لو قال صلي قالوا كذلك مثله صلي في كل الاوقات قياس الامر على على النهي لكن نقول هذا قياس فاسد قياس مع الفارق لأن المقصود في الأمر هو إيجاد الفعل وإيجاد الفعل يقع ويحصل بمرة واحدة والنهي هناك العدم المراد عدم المهية ولا يحصل عدم المهية إلا بالكف عن كل الأفراد والأحد ليس كذلك ففرق بين إيجاد الفعل وبين إعدام الفعل إيجاد الفعل يقع بالمرة الواحد يصح ممتثلا. وأما إعدام الفعل فهذا لا يمكن أن يتصور إلا بإعدام كل الأفراد فحينئذ صار فرقا بين المعنيين وقيل يتكرر إن علق على شرطين لكن هذا خروج عن المراد مسألتنا ليست في هذه المسألة في صيغة افعل مجردة عن قرين وأما تعليقه بشرط أو صفة فهذا علق بقرين بعلق بقرين وقيل يتكرروا إن علق على شرط وإن كنتم جنوبا فاتطهاروا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا والسالق والسالقة فاقطعوا علق بوصف الزانية والزاني فاجلدوا علق بوصف والتحقيق في مسألة الشرط أن يقال إن كان الشرط كالعلة فهو يقتضي التكرار وإلا فلا فهو يقتضي التكرار إن كان المعلق عليه علة أو كالعلة وأما الوصف فهذا مداره مدار العلل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فحينئذ تعليق القطع على السلقة نقول هذا من تعليق الحكم على ها على علة في الفعل وهو السلقة فكلما وجدت السلقة بشرطها وجد الحكم وهو القطع فحينئذ لا مانع من أن يقال بالتكرار في مثل هذه والكلام ليس فيما علق على صفة أو شرط وإنما فيما هو مجرد عن قلينا هو مجرد كلما وجد الحدث كان المكلف مأمورا ب ها الوجه واليدين إلى اخره لماذا لانه علق على علة أو على سبب كالعله سبب كالعله واما اذا لم يكن كذلك فلا ان خرجت فانت طالق الخروج هذا ليس بعله وإنما يقع المرتب الجواب بوقوع مره واحده للفعل ان خرجت فأنت طالق تطلق كم هنا؟ مرة واحدة واحدة على مرة واحدة يعني إن خرجت فوقع منها خروج مرة واحدة أو لابد أن تخرج فتخرج فتخرج ثم يقع الطلاق بمرة واحدة بمرة واحدة وتقع طلقه واحدة طيب خرجت فطلقت مرة ثانية جاء ثاني يوم خرجت تطلق مرة ثانية لا لا تطلق لماذا لأن الخروج هنا ليس علة ليس ليس علة فكلما وجد الخروج وجد وجد الطلاق نقول لا ليس هو كقول تعالى وإن كنتم دونبا بنفط وانما وإنما هو أمر منفك عن التعليل عن الصفة وإنما صار شرطا مجردا فإن كان الشرط فيه معنى العلية نقول اقتضى التكرار وإلا فلا وأما الوصف كالسرقة والزنا هذا بيجمعنا مرتب على الأحكام مرتب على, على عللها متى ما وجدت هذه العلل وردت الأحكام وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر أيضا هذا ليس مما نحن فيه فإذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين الثاني الأصح أنه توكيد الأصح أنه توكيد وليس ليس بتأسيس وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه ما هو ذلك الذي وتكرى بتكرري لفظ الأمل لو قال صلي صلي لو قال صلي وصلي عطف العطف اختضر التغايم لا اشكا أن الثاني غير الأول لو قال صلي وصم كل منهما مستقل لو قال صلي ركعتين صلي أربع ركعات الثاني مستقل عن الأول التأسيس وإنما الخلاف في ماذا صلي صلي او صلي ركعتين صلي ركعتين نقول الثاني يراد به التأكيد للتاسيس بخلاف ما ذكرنا وهو على الفوري هذه المسألة الثانية مما تنازع فيها الأصوليون وهي صيغة إفعال أيضا المراد بها المجرد على القرين لو قال إفعال الآن حمل على الفورية لو قال صم يوم الخميس القادم نقول حمل على التراخي والمراد صم متى هذا يكون هل هو على الفوري أو على التراخي الذي هو ليس على الفور هذا محل النزاع عند الأصليين المذهب أنه على الفور أنه على الفور ولا يجوز تأخيره إلا بقلينا إلا بقلينا والمراد بالفور هنا المبادرة بسرعة الامتثال صم فيبادر في أول يوم يقع بعد الأمر يصح فيه الصيام وجب الامتثال صلي مباشرة بعد بعد ماذا بعد الانتهاء من صيغة إفعال وليس له أن يؤخر بعد وقت إلا بدليل ندل على ذلك هذا مراد بالفورية ولذلك لما قيلنا الحج واجب على الفور لو أخره إلى السنة التي تليها أثن فلو مات عند ابن القيم رحمه الله لا يقضى عنه لا يحج عنه لأنه تمكن ففرط وإنما النصوص الواردة فيما إذا لم يتمكن حينئذ القول بالفوريه المراد به المبادرة وسرعة الامتثال بعد صدور صيغة افعل مباشرة فلو اخر في الواجب لكان اثما, لكان آثماً وهو اي صيغة افعل على الفور ولا يجوز تأخيره الا بقرينه لكن يبين هنا ان من قال في السابق ان مطلق الامر يقتضي التكرار اتفقوا على انه للفور إذا قيل للتكرار معناه متى يبدأ التكرار منذ صدور صيغة فعل إذا دل على الفور أو لا لزم منه أن صيغة فعل تدل على الفور لأنه لو ترك وقت ما لم يمتثل فيه الفعل لما كان للتكرار لأن معنى التكرار أنه منذ أن تصدر صيغة افعل الوقت المناسب بعدها مباشرة يبدأ الامتثال ثم يكرر وكرر لما شاء الله فحينئذ استلزم هذا القول بأن صيغة افعل تدل على الفورية ولذلك اتفق كل من قال بأن مطلقا لا صيغة افعل للتكرار اتفقوا على أنه للفور وإنما الخلاف هل صيغة افعل للفور أو ليست على الفور الخلاف في من قال بأنه لا يقتضي التكرار إذن هذا خلاف بين فئة معينة ليس مطلقا عند كل الأصولية وهو على الفور ما الدليل على ذلك قال عموم ظواهر نصوص كثيرة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة سارعوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة قالوا في الفعل فعل الطاعة مغفرة في فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة ولذلك مدحهم الله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذن هذا مدح أو ذم مدح فدل على ماذا على أن المسارعة هي الأصل في امتثال الأوامر أن المسارعة هي الأصل في امتثال الأوامر ثالثا ان قال إن القول بالفورية احوط وابرا للذمة وأبرأوا للذمة ويكون حينئذ ممتثلا بيقين إذا قيل صلي فقام مباشرة فصلى هذا ممتثل بيقين لكن لو أخر ولم يمتثل ثم امتثل هل هو ممتثل بيقين أو على شك على شك إذن لا يكون ممتثلا بيقين إلا على القول بأن صيغة افعل الفور وقال أكثر الشافعية على التراخي التراخي هذا التعبير فيه تسامح ولذلك خطأهم أو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع قال الصواب أنه لا يقال على التراخي لماذا لأنه لو قيل مدلول صيغة افعل التراخي يعني لا تفعل بعد المباشر بعد الفعل المباشر وإنما بعده بزمن حينئذ لو فعل بعد صدور الأمر لم يكن ممتثلا فرق بين أن يقال مدلول صيغة افعل ليس على الفور وبين أن يقال أن يقال مدلول صيغة افعل التراخي فرق بينهما إذا قيل التراخي معناه لو أت به على الفور لم يعد لم يعد ممتثلا ولذلك وقع نزاع بينهم هل إذا صلى مباشرة في أول وقت صلاة الظهر على قول بالتراخي هل يعد ممتثلا أو لا لأنه ما أمر بهذا إنما أمر بأن يصلي بعد وقت بعد زمن متراخن عن الزمن الأول وهذا ليس بالصحيح تعبير هذا فيه, فيه, فيه تسامح وإنما الصواب يقال هل صيغة افعل تدل على الفور أو ليست على الفور ليست على الفور معناه قد يكون على الفور وقد يكون على التراخي وقال أكثر الشافعية على التراخي يعني ليس على الفور بل يجوز تأخير فعله تأخير فعله لماذا؟ قالوا لأن صيغة فعل تقتضي الامتثال من غير تخصيص بزمن دون زمن صلي صلي هل تعرض لزمن ما؟ في وقت إقاع الصلاة لم يتعرض وإنما المراد صلي امتثل هذا الأمر وإتي بالصلاة الواجب عليك فعل الصلاة لم يتعرض للوقت لم يتعرض للوقت نقول لا الصواب أن الأدلة الدالة السابقة مع ما استدل به بعض الوصوليين بقول الرب جل وعلا الإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرت هنا ما منعك لو كان يسجد على التراخي هل صح صدور العتاب والذنب لا لأنه يمكن إبليس أو يتمكن من أن يقول لم يجب علي على الفور أنت أمرتني اسجد وبعد وقت ساسجد فحينئذ لما توجه الذم إليه دل على أن المراد بسجد الفور ولو كان على التراخي أو ليس على الفور لكان من شعن إبليس أن يعتذر يقول أوجبت علي أو أمرتني بالسجود ولم توجب علي الفور لكن دل على ماذا على أنه للفور وأن الاجتهاد والقول بأنه لا يختص بزمن دون زمن يقول لا يختص بالزمن الأول يختص بالزمن الأول لقوله تعالى فالسابق الخيرات وسابق إلى مغفرة وسارع إلى خرين كل هذه الأدلة تدل على أن إيقاع الفعل في أول زمن من صدور صيغة إفعال هو المطلوب وهو الواجب بدليل قصة إبليس. وقال قوم بالتوقف لا نقول على الفور ولا على التراخي. لماذا؟ قال لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة. ثم أدلة تدل على الفورية، وثم أدلة تدل على أنه ليس على الفورية، والصواب أنه على الفور. وهذا قول جماهير الوصولية، وهو مذهب كثير المالكية، وكونه الفوري أصل المذهبية. ثم قال والمؤقت لا يسقط بفواتي وقته فيجب قضاه هذه مساعدة نمر عليها لا نحتاجها كثير والمؤقت يعني عندنا بعض الواجبات مؤقتة افعل وحدد لك وقت أول واخر كالصلوات الخمس هذا مرض بالمؤقت يعني أمرك الشرع بأمر وحدد لك وقت قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فلو ترك صلاة الظهر مثلا عمدا لغير عذر، تركها عمدا حتى خرج الوقت قال هل يسقط الفعل بفوات الوقت أم لا محل نزاع إذا قال صلى الظهر وحدد له أول الوقت وآخره فخرج الوقت ولن يصلي. قال المؤقت لا يسقط فعله لا يسقط بفوت وقته فيدب قضاه كل فعل أمر الشارع به وحدد له وقتا فحينئذ إذا خرج الوقت عمدا أما إذا كان معذورا فدلت الأدل على أنه يأتي به قال فيجب قضاؤه بالأمر الأول فحينئذ من أخرج الصلاة عن وقتها يجب عليه القضاء مع الإثم يجب عليه القضاء مع الإثم لماذا؟ قالوا لأن الأمر أثبت وجود العبادة في ذمة المكلف في ذمة المكلف وحدد له فعلا ووقتا وصار المأمور به مركب من فعل ومن ومن زمن والأمر بالكل أمر بجميع أجزائه فحينئذ إذا فات فعل جزء من أجزاء المأمور به يبقى الأصر على ما هو عليه فإذا فات جزء المأمور به وهو الوقت لا يسقط الفعل وهو وهو الصلاة وهو وهو الصلاة فيجب قضاؤه حينئذ بالأمر السابق ولا نحتاج إلى أمر جديد ولا نحتاج إلى أمر جديد كما هو في شأن من نام عن صلاة أو نسيها أخرجها عن وقتها ثم نقول له صلي بعد خروج الوقت نصلي بماذا؟ بأي أمر؟ بقوله أقم الصلاة لدنوك الشمس أو بقوله صلاة فليصلها إذا ذكرها بالحديث الثاني وأما المتعمد فقالوا هذا بالأمر الأول لماذا؟ لأن الأمر المركب من أشياء أمر بكل أجزائه فإذا فات بعض الأجزاء يبقى الباقي في ذمة المكلف لأنه مكلف بعباده ذات أفعال ووقت فينسحب الحكم حينئذ على على ما بقي في ذمته وما خرج من الوقت هذا لا يمكن أن يرد إليه فيفعل الصراء لأنه مأمور بها بالأمر الأول لكن ضعيف وقال أبو الخطاب الأكثرون بأمر جديد بأمر جديد يعني بدليل منفصل لابد من دليل منفصل فإذا فات الوقت حينئذ فات ما جعله الشارع قيدا للفعل قيدا لي للفعل وهنا أصل في هذه المسألة كما ذكر بعضهم أنه تعارض اصلا تعارض عندنا اصلا إذا امر الشارع المكلف بفعل عبادة لفعل عبادة الأمر بالكل أمر بكل أجزاء على ما ذكرناه سابقا هذا أصل عندهم هذا صحيح إذا امر مثلا اذا قال أقم الصلاة نقول الصلاة واجبة نستدل بهذا على أن كل جزء من أجزاء الصلاة فهو واجب بس كذلك نجعل من أدلة الأمر أو وجوب صلاة قراءة الفاتحة بقول أقيم الصلاة لماذا؟ لأنه أمر بماهية مركبة وإذا أمر بماهية مركبة سحب على كل الأجزاء فكل جزء يأخذ حكم الوجوب هذا العصر ولا يخرج عنه إلا بدليل هذا اصل ثم عندنا اصل آخر وهو أن الشارع إذا حدد وقتا ما أولا وآخرا نقول هل حدده لمصلحة او لا لمصلحة اذا فاتت هذه المصلحة هل غير هذا الزمن يساوي الزمن السابق الجواب لا تعارض عندنا اصلا من نظر الى المعنى الاول ها؟ ولم ينظر الى الثاني او تجاهل الثاني او جعل ان ادراك المعنى الاول او الاصل الاول هو الاصل وهو الاولى قال يجب قضاء. ومن راع الثاني قال لا إذا فوت مصلحة الوقت لا يمكن أن يقيس عليه غيره ولا يمكن أن يلحق الزمن الثاني بالزمن الأول إلا بدليل فجاء مثلا في الصيام إذا أفطر في نهار رمضان بعذر فعدة من أيام اخرى جاء ماذا جاء الأمر بالقضاء سوى بين الثاني والأول وهذا من جهة الشرع لكن لو أخرج صلاة الظهر عن الوقت إلى وقت دخول صلاة العصر. بعد دخل وقت صلاة العصر. هل هذا الزمن مساوي للزمن الأول؟ قطعا لا. قطعا لا. إن جاء دليل من الشرع بالتسوية قلنا له أن يقضي. وإن لم يرد فحينئذ لا. فمن افطر في رمضان عمدا حينئذ هل يدخل في قول تعالى فعدة من أيام أخرى؟ ما يشمل هذا؟ لا يشمله. وإنما يختص به أهل الأعذار. فإذا أفطر في نهار رمضان عمدا نقول لا يصور وإنما يستغفر ويتوب لأنه لم يرد دليل على أنه يجب عليه القضاء كذلك لو أخرج الصالح عن وقتها نقول لابد من دليل وهذا هو الأصح أنه لا قضاء إلا بدليل جديد وأن الأمر الأول لا يستلزم القضاء والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجيل ما عليه من نفع بني الأمر لا يستلزم القضاء هذا هو الصحيح والحجة في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ها ما هو كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم نؤمر بقضاء الصوم مع وجود الأدلة الدالة على وجوب صوم رمضان إذا هل ارتفتت إلى الأدلة الأولى السابقة؟ الدل على وجوب صوم رمضان ام نظرت الى الدليل الجديد نظر الدليل الجديد ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة السابقة فدل على ماذا على انه لا قضاء الا بامر جديد ولذلك لا يصح القول بان من اخرى لصلاة الظهر او افطر في رمضان عامدة انه يقضي الا بدليل جديد ولا دليل حين لا يلزم بالقضاء الا ان صح الاجماع والظاهر انه لا يصح لان شف السلام يرى هذا وبالحزم حزم رأى لا يؤمر بي بقضاء الصلاة بل يسافر ويتوب ثم قال ويقتضي الإزاء بفعل المأمور به على وجهه يعني إذا فعل المأمور المكلف إذا فعل الفعل وامتثل أجزأ أولا هل برئت الذمة أم لا تقول تبرأ الذمة صلى المغرب أمر بصيام رمضان فصام رمضان على وجهه الشرعي نقول بريئة الذمة وعاد كما لم يكن لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف فإذا علقت ذمة المكلف بفعل عبادة فحينئذ الإم أن يفعلها على وجه الشرعي فيسقط الطلب مثلا صليت العصر على بطهارة اتيا بالاركان بالشروط بالواجبات انتهى هل لابد أن يأتي دليل فنقول لا أنت بعد الصلاة هذه محتمل أنك مطالب بقضائها لا لا نقول بهذا وإنما نقول فعلك وامتثالك للمكلف أو للعباده التي كلفت بها على وجهها الشرعي حينئذ نقول هذا أسقط الطلب وبرئة الذمة عادت كما لم يكن كما لو لم يكن قبل تعلق الخطاب بالمكلف لأن الأصر براءة الذمة فإذا توجه الخطاب إلى المكلف انشغلت الذمة ولا تبرأ إلا بفعل المكلف على وجه الشرع فإذا فعله سقط الطلب. ويقتضي أي صيغه افعال أو الوجوب الإرزاء بفعل المأمور به على وجهه لابد على وجهه لأن من خالف قال الحج الفاسد مأمور بالإتمام وهو فاسد إذن لم يجزي كذلك من صلى وهو محدث قال لم يجزي نقول لا هذا لم يصلي على وجه الشرع يعني من صلى ظاننا الطهارة ثم تبين الحدث نقول لم يصلي على وجه الشرع لذلك لم تكن مجزئا هو لم يمتثل الامر انتهاء وإن امتثله ابتداء كذلك من أفسد حجه نقول هذا لم يمتثل المامور به لأنه لم يأتي بحج على الوجه الشرعي، وإنما نقص منه ركنا أو إلى آخره ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه وعليه الجمهور لأن الأصل براءه الذمة من جميع التكاليف فإذا أمر المكلف بفعل فإن ذمته تكون مشغولة ولا تبرع إلا بالفعل إلا بالفعل وإلا لنزم الامتثال طول عمره انتهى من رمضان نقول لا بقي يحتمل أنه واجب عليك ما, ما, ما أتيت به شرعا فيصوم رمضان يقضي في ثم إذا قضى في شوال قد باقي عليك ذو ثم فيجلس العالم كله وهو يصوم رمضان سنة واحد أحيانا المعتزل ياتون بعض الأشياء ويزعمون أنهم أرباب عقول هذه مصيبه مصيبة وقيل لا يقتضيه لذلك جاء في الحديث إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت معالك حسنه البعض وقيل لا يقتضيه يعني أن امتثال الأمر لا يسقط القضاء امتثال الأمر لا يسقط القضاء لأنه لا يمتنع أن يأمر الحكيم بفعل ويقول إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب وعليكم القضاء هذا حكيم يعني يقول له مثلا أمرتك بفعل كذا فإذا فعلت فأنا مثيبك وأوى لكن يلزمك القضاء وهذا ليس بصواب هذا ليس, ليس بصواب وإنما استدل بعض بالحج الفاسد وصلات من ظن أنه متطحن قال هذا امتثل المأمور ثم لم يرزئه نقول لها الشرط أنه يرزئ إذا أتى بالمأمور على الوجه الشرع فإذا تبين أنه لم يعتبرك أو شرط حينئذ نقول لم يعتبر على الوجه الشرعي. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل مفصل يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل مفصل هذا تابع لقوله لا يختظيه ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل مفصل لأن الأمر تضمن طلب إيجاد الفعل فقط وليس فيه ما يدل على الإجزاء نقول لا صواب أنه يدل على الإجزاء لأن المراد صلي صلاة شرعية فإذا انتهيت منها على الوجه الشرعي سقط الطلب لم يقم بعد طلب والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره ذكرناه هذا فيما سبق إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر نقول غيره مشارك له لأن الاصل ماذا التأسي لقد كان لكم في رسول لأسوة حسنة فإذا أمر عن الصلاة بأمر فحينئذ نتأس به فغيره يشاركه إلا بدليل منفصل كما قيل خالصة لك من دون المؤمنين خالصة نقول هذا دليل خاص وكذلك خطابه لواحد من الصحابة إلا بدليل خاص يعني إذا خاطب بعض الصحابة بحكم الأصل أنه يسوي غيره لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم مبين الشرع وشرع متعلقه الكل العموم الشرع لم ينزل مرادا به شخص معين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية ما فحينئذ كل من شابه السائد فالحكم يتعلق به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وليست خاصة لبعض الصحابة لذلك نحدد إلا بدليل كما قال لأبي بردة ترزئك ولا ولن ترزئ أحدا بعدك هذا تخصيص دل على أن المخاطب هنا الصحابي خاص به هذا الحكم وأما إذا لم يرد صيغة تخصص أن الحكم خاص بالصحابة فالأصر العموم ولا يختص إلا بدليل هذا راجع للمسألتين السابقتين وهذا قوله القاضي وبعض المالكيه والشافعي وهو أرجح وقال التميمي هذا من الحنابلة وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور به أي أن الحكم يختص بمن توجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إلا أن يتعلق به دليل يدل على العموم وأولى استدلوا باللغة قالوا إذا سيد عنده عبيد فخاطب احد العبيد قال افعل كذا هل غير العبيد يدخلون في هذا لو قال اخرج انت وهو عنده عبيد السيد قال لبعض عبيده افعل كذا هل غير المخاطب يكون مامورا كالمخاطب جواب لقطعه هذا الاشكال فيه قالوا كذلك الخالق جل وعلا لو امر عبيده او النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الشر امر البعض فغيره لا يكون مثله نقول هذا فاسد لماذا لأن الشرع عام هذا الأصل عندنا والأصل التأسي فعلي ذي لا ترد مثل هذه الأفكار لا ترد مثل هذه الأفكار قال ويتعلق بالمعدوم ما هو الذي يتعلق بالمعدوم الأمر يعني من لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو تنزل الوحي هل هو مأمور أو لا نقول نعم هو مأمور وموجه إليه الخطاب لكن بشرط استجماع شروط التكليف بشرط استجماع شروط التكليف وهذه مسألة يقع فيه خلاف مع قوله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني من بلغه القرآن إذن الإنذار هنا وقع لمن؟ للمخاطبين الموجودين وهم الصحابة ووقع وقع الإنذار وخطب به المعدوم بشرط وجوده مستجمع لشروط التكليف ولا إشكال والمعتزل عندهم اعتراضات بأنه من تكليف المحال وأنه لا يمكن أن يخاطب المعدوم والمعدوم ليس بشيء فكيف يمكن خطابه نقول لا المعدوم إن خطب ومراد به الإيجاد فنعم هذا محال هذا محال معدوم هو معدوم فيقال له صلي يقوم يصلي <تصفيق> هذا باطل ما هو مراد هذا وإنما المراد أنه إن وجد مستجمعا لشروط التكليف كان مكلفا ويتعلق بالمعدوم ولذلك أجمع على أن أول هذه الأمة وآخرها سواء في الأوامر والنواهي وبهذا أجمع الصحابة لأنهم نزلوا الأحكام والآيات والأوامر على التابعين ولم يقل أحد منهما كنت معدوما فلم تخاطب ولم يقل أحد من الصحابة للتابعين كنت معدوما فلم تخاطر وإنما أجروا عليهم الأحكام كلها الأوامر والنواهي ولذلك جاء الحديث مخاطبا لهم تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر إلى آخر حديث تقاتلون اليهود وهؤلاء لن يقاتلهم الصحابة لن يقاتلهم الصحابة خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية خلافا لي المعتزلة وجماعة من حنفية قالوا أنه لا يجوز لأنه تكليف بالمحال وكأنهم نظروا إلى أن الخطاب موجه مع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الشرط الذي ذكره الجمهور وهو أنه يوجد مع الصفاء الشروط ثم قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله وعليه الجمهور هذا قول, قول الجمهور يعني يجوز الأمر من الله جل وعلا للمكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يتمكن من فعله يعلم الله عز وجل أنه لا يتمكن من فعله فيأمره يمكن أو لا يمكن يجوز نعم بدليل ماذا؟ بدليل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه أمره بذبح ابنه ومع ذلك يعلم الرب أنه لن يتمكن من الفعل. ما الفائدة في هذا نقول فعل العبادة قد تكون أو العبادة قد تكون بالفعل وقد تكون بالعزم والنية وبامتثال أمر الله وبالتسليم له وبحصول الابتلاء إذن ثم فوائد وليس الفعل نفسه فقط هو هو العبادة فحينئذ إذا منع من أن يمكن من الفعل نقول حصل نوع تعبد حصله نوع تعب وهو امتثاله عليه السلام العزم على ذلك تحقيق الابتلاء لذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين سماه بلاء إذا فيه فائدة ليست منحصرة في الفعل نفسه ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله واذقنا عليه الجمهور وهي مبنية هذه المسألة على النسخ قبل التمكن من الفعل هل يجوز النسخ قبل أن نتمكن من الفعل هذا سيأتينا أنه يجوز على الأصح وهذه المسألة المفرعة عليها والمعتزل شرط تعليقه بشرط بشرط لا يعلم الآمر عدمه هذا لعله فيه سقط أو شيء من هذا لكن مراده أن يشترط في تكليف المعدوم بالأمر أن يعلم الآمر عدم قدرته أن يعلم الآمر عدم قدرته وهذا في حق الله عز وجل محال كيف هذا الله عز وجل يأمر ويعلم لا تخفى عليه خافية فكيف يأمر ولا يعلم أنه في قدرته أو لا وهذا فاسد هذا فاسد قال لأنه من تكليف المحال فإن من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل وما يستحيل وقوعه لا يحصل الأمر به على كل نقول الصواب أن الرب جل وعلا قد يأمر العبد ويعلم سبحانه أنه لا يتمكن منه ابدا وأما إذا كان المانع يزول في وقت ما فهذا بلا خلاف أنه يجوز بلا خلاف أنه يجوز كالحائض مثلا في وقت حائضها مأمور بالصالب بالصيام هل يمكن أن تفعل؟ لا يمكن تمتثل لكن هل المانع يزول أو لا يزول؟ يزول إذن هذا باتفاق أنه يمكن تكليفها وهو نهي عن ضده معنا وهو أي الأمر؟ نهي عن ضده معنا يعني من جهة المعنى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لكن من جهة المعنى أما من جهة اللغة فاتفاق قم لا تجلس هذا يمكن هل يمكن يقول له قم ولا تجلس ما يمكن قم أمره بالقيام ولا تجلس لا نص نص قال قم ولا تجلس أمره بالقيام ونهاه عن الجلوس هل هو بعينهم الجواب لا لأن ذاك قم صيغة إفعال وهذا لا تفعل وهذا مغاير له لكن لو قال له قم وسكت هل يمكن تحقيق القيام وإيجاد القيام وامتثال المأمور به مع كونه جالسا لا يمكن فحينئذ نقول لابد من ترك ضده إذن وهو نهي عن ضده يعني الأمر نهي عن ضده من جهة المعنى يعني يسلزم النهي عن ضده فالأمر بالصلاة بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس لأنه لا يمكن أن يحقق امتثال المأمور به وهو القيام إلا بترك الجلوس فصار الجلوس منهيا عنه إذا دلالة عقلية دلالة عقلية لذلك ليس لها دليل شرعي ولكن أمر معقول واضح أنه لا يمكن أن يمتثل المأمور به إلا إذا ترك ضده فإذا قيل له صل قائما فحينئذ وهو قادم لا يجوز له أن يصلي جالسا لماذا؟ لأنه منهي عن الجلوس كيف نهي عنه؟ لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فإذا أمر بالقيام في الصلاة استلزم النهي عن الجلوس فيها ثم قالوا النهي يقابل الأمر عكس ولذلك قال ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواه بعكس لأنه مقابل له ما هو حقيقة النهي قال استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء كل ما قيل هناك يقال هنا كل ما قيل هناك يقال هنا والصواب أنه لا يشترط الاستعلاء هناك ولا علو فكذلك النهي هنا لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وكذلك عندهم على مذهبهم أن الأمر قسمان أمر النفسي ولفظي ثم هل للأمر صيغة أو لا كذلك النهي عندهم قسمان نهي النفسي ونهي اللفظي ثم يختلفون هل للنهي صيغة تخصها أو لا ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسه وقد اتضح كثير من أحكابه إذن النهي له صيغة بالإجماع وهي صيغة لا تفعل وهو للتحريم بإجماع السلف وإن كان فيه خلاف وهو يقتضي الفورية والتكرار على الصحيح يقتضي الفورية والتكرار على الصحيح والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضاده يستلزم الأمر بأحد أضاده ثم قال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام ما رتبه الشرع من الأحكام على الأسباب كالبيع و العبادة إذا فعلت على وجهها ترتب عليها الصحة أو الفساد كذلك البيع ترتب عليه الصحة أو الفساد قال النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها وهذه هي القاعده العامة التي يطلقها كثير من الصحة أنه يقتضي فساد المنهي عنه ولذلك نقول إن صيغة لا تفعل تقتضي التحريم والفساد التحريم والفساد وكلاهما يكاد يكون يجمع بين السلف يقتضي فسادها مطلقا يقتضي فسادها مطلقا يعني سواء كانت عبادة أو معاملة سواء كان النهي لعينه أم لغيره سواء كان النهي لعينه أو لغيره النهي لعينه مثل ماذا كصلاة الحائض وصومها هي منهي عن هذه الصلاة كذلك صومها منهي عن عن هذا الصوم فعينئذ العبادة منهي عنها لعينها لكن الوضوب الماء المصوب هذا منهي عنه لغيره منهي عنه لغيره كالصلاة أيضا في الدار المصوبة منهي عنها لغيرها كذلك الصلاة بلبس الحرين منهي عنه لغيره فنقول قوله يقتضي فسادها يعني فساد الأسباب المفيدة للأحكام مطلقا والمراد بالفساد عدم ترتب الاثار عدم ترتب الاثار فأثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة فلو صامت المرأة رمضان وهي حائث صامت انهت الصيام هل برأت الذمة نقول لا لم تبرأ الذمة لماذا لان صيامها هذا فاسد لانها منهي او منهية عن هذا الصيام والنهي يقتضي الفساد اذا الصلافة او الصيام هذا فاسد ولا يترتب عليه الاثار من الارزاء وبراءة الذمة بل بقت الذمة مشغولة حتى تأتي على الوجه الشرعي واثر النهي في المعاملات عدم افادة الملك والحل عدم افادة الملك والحل لو نكح نكاح متعة او شغار هل حلت له المرأة لم تحل اذا لم يترتب عليها الاثار ما الدليل على ان النهي يقتضي الفساد مفلقا اولا قالوا اجماع الصحابة حيث إنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بورود النهي عنها ولذلك استدل ابن عمر على رضي الله تعالى عنهما على عدم صحة نكاح المشركة بقول تعالى ولا تنكحوا المشركة وليس فيه ما يقتضي الفساد إلا كونه نهيا لا تنكحوا هذا نهي والنهي يقتضي التحرين فإذا حصل ووقع حكمه أنه فاسد أنه فاسد واستدل على مطلان بيوع على المعاملات الربويه بقول لا تبيعوا الذهب بالذهب وليس فيه الا صيغه النهي فدل على انها تفيد التحريم وتقتضي الفساد كذلك قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما معنى يعني مردود عليه بذاته قبل أن يفعله وبعد ان بعد ان اوقعه او وجده نقول فهو مردود عليه من حيث الاثار المتعلقه فلا يترتب عليه براء ذمة ولا حل ولا ملك كذلك أيضا يستدل على هذه القاعدة قاعدة كبيرة عظيمة ان النهي يقتضي فسادا مطلقا بأن الشارع لا ينهى عن الشيء إلا لأن المفسدة متعلقة به ولذلك انعقد الإجماع على أن الأمر أمر الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح لابد إما تكون المصلحة خالصة لا مفسدة فيها أو راجحة متضمن لمفسدة لكنها في جانب المصلحة ها قليلة وتقدم عليها المصلحة الخالصة الراجحة كذلك النهي لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة فعينئذ إذا قيل النهي عن البيع أو النهي عن العبادات إذا وقعت على وجه غير شرعي وأنها تقتضي الفساد نقول تقتضي الفساد لأنها إما مصلحة خالصة مفسدة خالصة وليست متأتي هنا أو مفسدة راجحة والشارع له حكمة في إبطال وإعدام هذه المفسدة لأن فيها ضرر حينئذ لا يمكن كما قال ابن لا يمكن أن يعدم الضرر المترتب على ما هو مشتمل على مصلحة راجحة إلا بالقول بأن النهي يقتضي الفساد إلا بالقول بأن النهي يقتضي الفساد ولذلك لو قيل الصلاة في الدار الموصوبة باطله مثلا لو قيل صحيحة هل يكون فيه زجر للناس عن الكف؟ لكن لو قيل له باطلة صلاتك مهما عشت في هذه الدار فصلاتك باطله ماذا يحصل؟ يكون فيه كف يكون فيه زجر ثم قيل وقيل لعينه وقيل لعينه لا لغيره إذا القول الأول هو المرجح وهو المذهب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وقيل لعينه لا لغيره يعني فيه تفصيل إن كان النهي لعين المنهي عنه فالنهي يقتضي الفساد وإن كان لأمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد لماذا؟ قالوا ما نهي عنه لعينه الجهة واحدة الجهة واحدة فلا يمكن أن نقول هو من حيث كذا فهو مطالب ومن حيث كذا فهو غير مطالب به وإنما اتحدت الجهة فبطلت العبادة بطلة العبادة أو بطلة بطلة المعاملة فعينئذ لو صام في يوم العيد مثلا لا يمكن أن نفصل فيه لأنه عبادة صوم وقع في يوم العيد فنقول هذا له جهة واحدة وهو إيقاع الصوم في يوم محرم صيامه كذلك صوم الحائط لو صامت تقول هذا صوم منهي عنه وله جهة واحدة فحينئذ لا يمكن القول بانفكاك الجهة في مثل هذا، فقالوا إذا يقتضي الفساد، وما كان لغيره كالصلاة في الدار المغصوبة قالوا هذا لا يقتضي فساد، لماذا؟ قالوا الصلاة من حيث هي صلاة مطلوبة الإيجاد، والغصب هذا من هي عنه سواء صلى أو لم يصلي مطلقا كل غصب من هي عنه، فحينئذ وقع وقع الانفكاك في الجهة، فقالوا من حيث هي صلاة صحت. ومن حيث كونها في محل غصب هو يأثم على الغصب والصلاة على, على أصله لكن الصواب أن الصلاة باطلة لعموم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولم يفصل بين ما نهي عنه العين أو نهي عنه لذاته وقيل في العبادات لا في المعاملات وقيل في العبادات لعينها أو لغيرها أنه يقتضي فساد مطلقا وفي المعاملات سواء كان النهي لعينه أو لغيره لا يقتضي الفسادا مطلقا إذن التفرق بين العبادات والمعامل قالوا لماذا قال لأن العبادات طاعة وقربة طاعة وقربة وإذا كان الطاعة وقربة والطاعة معروف أنها موافقة الأمر والنهي معصية فحينئذ لا يمكن أن تكون العبادة الواحدة مأمور بها متقرب بها وهي معصية في نفس الوقت فقالوا إذا إذا توجه النهي للعبادات فيقتضي فساد أما المعاملات فليست بقربة وليست بطاعة فحينئذ يمكن أن يتجه إليها النهي والامور نقول لا أيضا هذا فاسد وعموم الدليل يرده وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة يعني النهي إذا نهى عن الشيء اقتضى أنه صحيح وهذا من أغرب ما يذكر لماذا؟ قال بأن مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه لا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وأنه متوقع ومتصور الوجود فدل على ماذا؟ إذا نهى الشرع عن شيء دل على إمكان إيجاده لأن المستحيل لا يمكن أن ينهى الأعمى لا يمكن تقول له لا غض بصرك لماذا؟ لا واعمه لا يمكن أن يوصل لكن ما صح إيقاعه وجوده هو الذي قال له لا تفعل هو الذي قال له لا تفعل نقول هذا فاسد لماذا لأن الحكم هنا حكم شرعي وتعلق أنه بما أمكن وجوده هذا أمر حسي والكلام في الشرعيات لا في المحسوسات وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذا مشهور عند الكثير من المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة لماذا ليفكك الجهة لان النهي خطاب تكليف والصحة والفساد ها خطاب وضعي ولا تعارض بينهما ولا تعارض بينهما ان دل الدليل على انه صحيح فهو صحيح وان دل الدليل على الفساد فهو فهو فاسد وليس بينهما ربط عقلي وانما تاثير فعل المنهي عنه في الاثم به قال ابن قدامة في الروضة ولنا على فساده مطلقا قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم قال فهذا أي المذكور كله مما سبق من قوله النص وما عطف عليه ما تقتضيه صرائح الالفاظ لأن الحكم إما أن يؤخذ من اللفظ أو من المفهوم النص والمجمل والظاهر والمؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي تؤخذ من صرائح وأما المنطوق وهو المفهوم وما كان من فحوى الألفاظ وإشارتها هذا حكمه مخالف للأول ويخصه الأصوليون بمباحث خاصه خاصة من الاقتضاء والإيمان والإشارة ونحو ذلك ونقف على هذا صلى الله عليه وسلم الله.